وَلَكِنْ كُنْتُ نُورًا بَانِينًا بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ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 هنا نبدأ الكلام على الاطلاق الاطلاق وليس الإلحاق قلنا التشبيه الحاق. ومعنى أننا ألحقنا يعني الشيء الأول الملحق به موجود والشيء الثاني الملحق موجود واضح؟ ووجه الإلحاق موجود وأداة الإلحاق موجودة ووجه إلحاق غالباً لا يذكر غالباً لا يذكر نعم لكن أول ما نتكلم في المجاز نتكلم في الإطلاق يعني أنت أطلقت الشيء وأردت غيره نعم سواء مع احتمال إرادة الأول فيكون كناية أو مع عدم احتماله فيكون مجازا وهنا تفرق بين الكناية والمجاز باب المجاز هو الباب الثاني من أبواب علم البيانة المثل تقابله الحقيقة ويكونان شرعيين أو عرفيين أو لغويين الكلام إما أن يكون مستعملا فيما وضع له في عرف التخاطب فهو الحقيقة وإما أن يستعمل في غير ما وضع له في عرف التخاطب فهو المجاز وهذا يعني أن الكلمة الواحدة تكون حقيقة عند قوم وتكون مجازا عند قوم آخرين كما هو معروف في علم الأصول في علم الأصول الفقه لا أصول الفقه نعم كما هو معروف في علم أصول الفقه هنا سأكنت سأكتب الأصول ثم أضغط الفقه للفوضيح قلت نحن في مقام البلاغة فأضيفت الفقه أفضل فنسيت الألف واللاف كما هو معروف في علم أصول الفقه وهذا التحديد جيد جدا طبعا تلاحظون شيئا هذا شيئ يعني هذا الـ الـ إبقاء الألف واللاف هنا أنا أذكر وأنا أكتب وأتوقع وأنا أكتب كنت أكتب علم الأصول ثم قلت هذا قد يقرأه من لم يبدو فلم الأصول فقلت أصول الفقه الشيء الواحد قد يعبر عنه في الكتب فتعرف منه إذا كان الذي ألف هذا مختصا أو لا في هذا الشيء هذا يستهويني جدا اقرأ مثلا حينما ترى شخصا يتكلم يقول وعلم اصول الفقه علم مهم جدا وعلم كذا واما علم العقيدة او علم التوحيد فكذا وكذا تعرف ان هذا صاحب ثقافة عامة لان الذي يختص في هذه العلوم تكون عنده اختصارات بسبب ما جرى عليه لسانه من الاستعمال فيقول علم الاصول واضح كذا يقول علم الاصول ويقوله وأما الكلام لا يقول علم الكلام وأما في الكلام فكذا هذه أسرار التحليل التي تعرف منها الأشخاص الذين يتكلمون وهذا هو الذي إذا ارتقيت فيه علمت إعجاز القرآن أدركت إعجاز القرآن فعلا من الذي يتكلم ولهذا هذه الأفكار التقت عندي ببعض النصوص التي أثرت عن بعض العرب قديما حينما سمع القرآن فقالوا هذا الكلام لا يخرج من إنسان لماذا لا يخرج من الإنسان كأنهم فتشوا وعرفوا أنهم وترى أيضا عندهم يقول هذا شعر فلان هذا ليس من شعر فلان فكأنهم عرفوا هذا شعر فلان يتوقعون كيف يقوله هذا لسانه هذه ثقافته هذه اختصارات عقله هذه لغته وأما هذا فلا فاستقصوا ذلك فنظروا ووجدوا أن هذا القرآن لا ليس من تركيب العقلين بشري لا يمكن هذا هو الغريب يعني طيب نحن نحتاج الآن أن نعرف ما الذي في التحليل على هذه الطريقة أصول الفقه والفقه الذي يجعلنا أن نقول هذا القرآن إلهي وليس من كلام البشر لماذا هو هكذا ترى صنفا متوسطا من العرب قديما قالوا هذا سحر من الجن لماذا؟ لأنه أيضا أدرك نوعا صحيحا من أنه ليس كلام بشرية لكن لم يستطع أن يقفز بعيدا وذهب إلى الجن فالجن قدراتهم يعني هي ابنة عام قدرات البشر يعني. يعني قريبة لكن هو عقله وكذا أما الذي لا مطلقا قال هذا شاعر هذا قاله هذا قاله يعني او أمله عليه بعضهم يقول أمله عليه أهل الكتاب أهل الكتاب أهل الكتاب إذن يعني هذا نوع من إدراك السماوية في الكلام سلمتم هذا هذا نوع من إدراك السماوية في الكلام هذا أمله عليه أهل الكتاب لا يذين الاعتراف أنه اتصل بالإله مباشرة يقولون أمله هم يعترفون الأهل الكتاب هذا أمله عليه أهل الكتاب البعض يقول هذا من كلامه وهذا البعض يقول هذا سحر البعض يقول هذا حسب مراتب الإدراك من الذي تكلم عن هذه المراتب أبو بكر الباكلاني في أجهز القرآن حينما قال الناس يتفاوتون في هذا والذين تحدوا بالإعجاب بالقرآني الذين يقفون على الإعجاز ضرورة يعني كرؤية انشقاق القمر هم هم العرب المتناهون هذا تعبيره المتناهون في الفصح العربي الذي تناهى الذي هو في القمة ليس كل جاهلية أيضا سهمتم؟ الذي تناهى طيب من دونه؟ قال من دونه وغير العربي سواء من دونه وغير العربي سواء في أنه يقف على إعجاز القرآني استدلالا لا ضرورة وهنا ترد على الـ الـ يعني المتذاكين الذين يقولون يعني إذا كان إعجاز القرآن, القرآن يحدث باللغة العربية فأين فأيضا هو دعوة عربية وحكم عربي وقرآن عربي ودين عربي وليس لها علاقة غير العرب وكذا وكذا هو كأنه يعني رأى كل العرب كاملة القرآن أصلا يعني كأن العرب الذي يفهم العراضية خلاص فهم أن هذا هذه القاعدة لو أجريناه هذا الفكر التقيم لو أجريناه لن يؤمن إلا أصبح الفصحاء أصلا لا لا هو بالقدر الضئيل القليل يتحقق الإعجاز ثم يثبت استدلالا طيب شعب مصر قديما هل كان لا يحاسب بما وقع بين مصر والصحرة بسجود الصحرة يعاقب بسجود الصحرة سجود الصحر حجة عليه مع أنهم رأوا الصعبان في كل حاجة لا علاقة لهم بما سلكه موسى ومسلك ملهي ولا بما سلكه السحر ومسلك مسلك سلاعبي يعني مجرد السحر الأعين فقط يعني تلاعبوا بالأعين ليس أكثر من ذلك استخفوا الأعين وضح. من الذي يدرك أن هذه حقيقة التي وقعت عند موسى لماذا سجد الصحر رأوا ان العصى بالفعل تحولت الى ثعبان بالفعل تحولت يعني صارت مادة اخرى اما في الاول لم يتحول ارصيهم لم تتحول لم تتحول هي تخيلات لم تتحول في الحقيقة هم يدركون هذا العامة يدركون لكن ما الحج على العامة سنود الفحرة الذين هم يعلمون ضرورة أنهم جاءوا للتحدي وأنهم هم العلماء وهم أهل الشأن وهم الذين جلبهم فرعاون ثم هم سجدوا ماذا ينقصقوا هذا يسمى استجلالا من الذي آمن ضرورة السحرة فقط هم أهل العلم الذين آمنوا ضرورة وبقية الناس استجلالا كذلك إيمان العجمي بالقرآن هو يعلم أن القرآن عربي ويعلم أن الكفار حربوا هذا القرآن ويعلم أنهم لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله إلا بمثله ويعلم ويعلم أنهم ما حربوا إلا بعد بعدما عجز فصحتهم ويعلم, ويعلم ويعلم ويعلم ماذا ينقصك؟ هذا استدلال فإذن كل ما يلقى الآن أصلا كلام تافه فهذا يعني أن الكلمة الواحدة تكون حقيقة عند قوم وتكون مجازا عند قوم آخرين كما هو معروف في علم أصول الثقة وهذا التحديد جيد جدا ومناسب هنا في علوم البلاغة لأن العبرة هي بي. هل أردت المعنى بعينه أم أردت شبيها به أو ما تربطه به علاقة ما تأمل هذا فهو مفيد لماذا؟ يعني هناك تعريف, هناك تعريف آخر في في الحقيقة والمجاز وهي أن الحقيقة هي الوضع اللغوي فقط تلاحظون هذا في أصول الفقه هناك مذهبان في تحديد الحقيقة والمجاز مذهب هو هذا الحقيقة هي ما استعمل في عرف التخاطب يعني جرى العرف ولم أخرج في موضع في سياق معين عنه لوجه سواء كانت علاقة شبه أو فيكون مجاز مرسل أو علاقة ما يكون استعارة أو أي علاقة أخرى جزئية أو كذا أو كذا أو سببية فتكون مجاز مرسل لكن هناك مذهب آخر يقول ماذا؟ يقول الحقيقه هي الوضع اللغوي فقط وكل ما خرج عنه حتى لو صار اصلا في عرف التخاطب هو مجاز هذا ليس ينفعنا في علم البلاغه يعني ان علم البلاغه انظر إلى ما يخرج عن السياق الاصلي ما يخرج عن السياق الاصلي في او معنى المعنى الاصلي في سياق ما يعني ما خرج عن عرف التخاطب في سياق ما فتفسير الحقيقة بعرف التخاطب هو المجدي معي هنا في علم البلاغة ولو فسرته بأنه الوضع اللغوي وأتى الشاعر باللفظة على العرف الذي خالف الوضع اللغوي ماذا استفدت من المجاز؟ يعني لو أن الشاعر استعمل الصلاة في الصلاة المعروفة وترك معنى الدعاء وقلت هذا مجاز في البلاغة هل استفدت شاءً هنا؟ هو تكلم كما يتكلم الناس وأنا في البلاغة أريد أن أنظر إلى ما خرج عن سياق تكلم الناس الناس في موضع معين فالذي يجدي معي هنا أن أفسر الحقيقة بأنها ما استقر في عرف التخاطب حتى وانخالف الوضع اللغوي الأول فإذا خرجت عليه في سياق ما وقع هنا انحراف عن المعنى يلزم منه النكتة الأدبية انتوا المعنى هنا واضح؟ نعم. لا هنا لا هنا لا. لأنه هو الذي يجدي معي هنا. نعم. او هو غير معتبر حتى اذا اذا طرح في شكل خلاف لكنه غير معتبر. منه. فبالنظر إلى مواطن الاستعمال نجد أن الحقيقة والمجاز يتحققان في الكلمة إما بالنظر إلى الاستلاح الشرعي أو الاستلاح العرفي أو الوضع الأول للغة فلفظة الصلاة حقيقة شرعية ط美味 هنا نقول إذا الحقيقة والمجاز يكونان شرعيين أو عرفيين هذا كله شرح الجملة يكونان شرعيين أو عرفيين أو لغويين نعم فلفظ الصلاة حقيقة لكن شرعية لماذا شرعية؟ لأن الشرعة نقلها من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية طيب ولو قلت بالمعنى الأول للمجاز للحقيقة كان لفظ الصلاة مجاز على طويل الخط انتهى ولو استعمله أهل الأرض إلى يوم الدينها كذا هو الصلاة في الأصل اللغة الدعاء والآن هي خلاص هي مجاز لكن نحن نقول حقيقة شرعية نعم. فلفظ الصلاة حقيقة شرعية وعرفية في الصلاة المعروفة المبدوئة وقل عرفية لأن كل ن Onion استعملونها كذا نعم فلطب الصلاة حقيقة شرعية وعرفية في الصلاة المعروفة المبدوئة بالتكبير المختتمة بالتسليم فإذا استعملها الفقيه أو الشرعي في الدعاء كان مجاذا وهي حقيقة لغوية في الدعاء فإذا استعملها اللغوي في الصلاة المعروفة كان مجازا نعم أنظر هنا كيف تحقق الغرض البلاغي الخروض عن العرف يكون مجزا في حقك طيب لو أنك خرجت وأنت في مجال أنت نحوي وخرجت واستعملت اللفظة من حيث كونك نحويا واستعملته في باب النحوي وأنت نحوي وشرعي أنت فقهن نحوي فخرجت عن اللفظة واستعملتها استعمالا نحويا على الأصل النحوي من حيث كونك نحويا تكون حقيقة فإذا استعملتها من حيث كونك شرائيا أو فقيها أكون مجازا ما الذي يحكم هذا؟ السياق فقط السياق. أنت تقول هذه الكلمة حقيقة أم مجاز؟ تقول لو كان يتكلم من حيث كونه فقيها فهو أنا حقيقة. لو يتكلم من حيث كونه نحويا مجاز لو يتكلم من حيث كونه كذا مجاز أو حقيقة واضح؟ إذن أنت في النهاية تلاحظ أنك لا تخرج من النص. لا يهمك تعريف الحقيقة او المجاز بقدر ما يهمك ما الذي حدث في النص والذي حدث في النص هو الذي جعلني أقول الحقيقة هو أو هي ما شاعف الاستعمال من عرف التخاطب عند أقوامه واضح؟ نعم ولقضة الفعل حقيقة عرفية عامة في الحدث فعل, فعل. هذا فعل هذا فعل هذا فعل كلامنا فعل نظرنا فعل نعم فإذا استعملها العامة من الناس في الكلمة الدالة على معنى في نفسها مع دلالتها العامة لاسى النحاف إذا استعملها العامة العمي وتكلمها كذا إذا استعملها في من الناس في الكلمة الدالة على معنى في نفسها مع دلالتها على أحد الأزمين الثلاثة كان مجازا في حق العامة وحقيقة الفعل حقيقة عورفية خاصة في الكلمة الدالة عند أهل النحو في الكلمة على معنى في نفسها مع دلالتها على أحد الأزمنات الثلاثة فإذا استعملها النحوي بصفته نحويا في مجرب الحدث كما هو الاستعمال في العرف العام فهو مجاز لأن عرف النحوي عرف خاص يتميز به عن العرف العام رابح ولفضة دابة كلمة دابة ما شخص يقول أنت دابة أنت أجهل من الدابة ماذا يقصد؟ يقول ولفضة دابة حقيقة لغوية في كل ما يدب على الأرض ومنه الإنسان يعني عند أهل اللغة الدابة كل ما يدب على الأرض الدودة الدابة. الدودة دابة الدودة دابة الإنسان دابة كل ما يدب على الأرض دابة نعم فإذا استعملها اللغوي في دوات الأربع فقط أو قال لشخص من حيث كوانه لغوية أنت دابة وهو في السياق اللغوي مجاز نعم فإذا استعملها اللغوي في ذوات الأربع كان مجازا وحقيقة يعني رفض الدب حقيقة عرفية في ذوات الأربع ماذا يريد للشخص أن تدابة لتفهم يعني يمشي على أربع واضح فإذا استعملها أحد العامة في كل ما يدب على الأرض كان مجازا في حقه تهمنا نعم وهكذا الزكاة حقيقة شرعية وعرفية كالصلاة في العبادة المالية من أركان الإسلام وحقيقة اللغوية في الزيادة والنماء والصيام حقيقة شرعية وعرفية في الإمساك المخصوص يعني الذي هو من أركان الإسلام وحقيقة اللغوية في مطلق الإمساك والتيمم حقيقة شرعية وعرفية في العبادة التطهرية المعروفة خلفا عن الوضوء والغسل وحقيقة اللغوية في القفض وهذا المتقل في القرآن فتيممه صعيدا طيبة ومنه أخذ أخذ ماذا؟ أخذ كون التيمم تعبديا لماذا؟ قال فاقصده يعني أنت تقصد يعني أنت لابد أن يقع منك قصد إلى استعمال التراب بخلاف الغسل والوضوء المرادة دي حدوث الشيء لكن هنا وجدت قصد ستقول إذن هو يقصد للطهارة لا أين تتلويس استعمال التراب تلويس ولذلك بالإجماع التيمم وعبادة بخلاف أن لا يقع إلا عبادة بخلاف الغسل والوضوء يقعوا عند الحنفية بدون النية لأن يلاحظ فيه معنا يلاحظ فيه المعنى المعقول الذي هو التنظف التنظف نعم البعض يقول هذا إذا كيف يعني يستعظمونها كيف لا تكونوا بنية وكذا لا هي يستحب أن تكون بنية صدر, صدر. يستحب أن تكون بنية يستحب ولكن إذا فعلها وهو ناس ففعل يتبرد في مثل هذا الحر قام يتبرد وهو يسقد وهو يعني نسي قد نسي أنه غير متوضع فقام يتبرد وأتى بأفعال الوضوء كاملة ثم تذكر أنه يريد الوضوء له أن يصلي له أن يصلي هو توضع لكن يستحب أن يفعل ماذا؟ أن يفعل نفس الأفعال أن يفعل بنية العبادة يستحب لا يجب لأن التنظف قد وقع وانتهى نعم بخلاف التأمم التأمم لا يلاحظ فيه شيء الحنفية تلاحظه في الغسل و... والوضوء معنى التنظف يعني هو من الوضاء هذا القصد من الوضاء والغسل هناك غسل هناك و... ولذلك استحبوا تخليل اللحية وتخليل الصابع وكذا كل شيء كل شيء فيه معنى النظف فلاحظوا معنى معقولا بخلاف التأمم تلويذ يعني لو بالعقل يا اخي خيال اصلي زي ما انت حسن يعني جرحت محط تراب يعني فقدت الطهور الذي هو الماء تراب نعم هو تعبدي هكذا فقط يسلم للشرق لا شيء تراب نعم ولدارفت هل يزموا فيه الماء يعني لو ان شخص يعني بدون ان يشعر احب يجرب التراب فعمل كده وخلاص ولوف نفسه ثم تذكر انه يعني لا يوجد ماء وانه رد ان يتوضأ هل يكفيه لا لا يكفيه لماذا أنت لودت نفسك في الأول وفي الثاني طهرت كيف بالني فقط الله أمرك بهذا وانتهى نعم يذكرني بقول الشاعر من يا أذكر البيت ولو لم تصاطح رجلها صفحة السرى لما كنت أدري علة للتأمم <تصفيق> يعجبك ها متزوج جديد. مع الوقت لن تشعر بهذه المعاني فتأتي بالسرعة كما ليس دائما ليس دائما لك دواسيس لقاء دائما فيكون استعاره للمشابه الذي هو المجاز عمرو كيف المتن مختصر جدا ويكون استعاره للمشابه ومرسلا لغيرها يعني يكون استعارة للمشابهة ويكون مجازا مرسل في غيرها أو لغيرها لغير المشابه كلمة لغيرها وللمشابه المراد به هنا ماذا العلاقة التي لاجلها اطلقتها قلنا المجاز اطلاق صح اطلقت شيئا على شيء لماذا اطلقتها هكذا اعتباطا لعلاقة لا هدى أن تكون هناك علاقة التي هي وجه الشبه في الاستعارة أو نوع المناسبة في مجاز المرسل وسميه مرسلا لأنه لأن علاقاته ليست محدودة يسأل أنه خالم من العلاقة لا هناك علاقات سببية ودينسئية ونحو ذلك الشرح ينقسم المجاز إلى نوعين باعتبار العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي النوع الأول الاستعارة عرفنا أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في التخاطب فإذا كانت العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هي المشابهة كان نوع هذا المجاز هو الاستعارة فتكون الاستعارة هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة أطلقت شيئا على شيء للشبه بينهما استعرته له جميل الإعارة استعرته وضعت بألف والثين والثاتر تدل على الطلب والفعل استعارت الشيء للشيء لشبه بينهما لشبه بينهما طب ستقول مثلا ولماذا لا نطلق معنى الاستعارة في غير علاقة المشابهة لا علاقة المشابهة جعلتك تأتي بالشيء مكان الشيء وبتمام يعني بإطلاق اللفظ على اللفظ بإطلاق اللفظ مكان اللفظ وكذلك بالخيال ما كان اللفظ حينما تقول رأيت أسداً على المنبر هذه استعارة هل تتخيل زيداً مع الأسد هل ترى, هل ترى زيداً الذي هو رجل الشجاع الذي هو على المنبر هل هو هل تراه مع الأسد هنا طيب الذين يجعلون أصابعهم في أبانهم. هذه هذا مجلس مرسل لماذا علاقته الجزئية الجزئية واضح هل تخيلت الاصابع كلها بدوني بدوني بقتل بدون الاصابع كلها فقط يعني كلها وليس فقط الانامل الذي يوضع الانامل ليس الاصابع لاست احد يدخل الاصبع الا طبعا على خلاف الاصل يعني هذا ليس, ليس معتبرا هنا صفيه خزلكات يعني يجعلون اصابعهم في ابنهم هل هم يجعلون الأصابع هكذا في الآذان لا يجعلون الأنامج فحينما قلت يجعلون الأصابع في الآذان هل تخيلت كل الإصبع لا فأنت في الحقيقة استعرت اللفظ لفظ الأصابع للأنامج لكنك أو يعني أخذته أطلقته معذرة لكنك لم تستعر المعنى للمعنى بالكامل ما زال المعنى في ذهنك ماذا الأصلي بنى الأمير المدينة هل تخيلته وهو يبني؟ علاقة السببية هو أمر البنائين فبنوا أمر أتباعه فبنوا صح؟ فلا يمكن أن تكون هنا استعارة لماذا لا تكون استعارة؟ لأن لأن البديل لن يتم بالتمام والكمال مكان المبدل منه أنت حين تقول رأيته أسدا على المنبر استعارت الأسد لزيد؟ أو رجل الشجاع الذي هو على المنبر الخطيب الشجاع استعرته صح؟ استعرته لفظاً يعني أطلقت لفظاً واستعرت الصورة جئت مكانه تماماً أما في بنى الأمير أطلقت الأمير وأردت البنائين نعم لكن هل أنت تخيلت في ذهنك الأمير هو الذي يبني؟ لا ثلاثة استعارة فلذلك فرقوا بين الاستعارة وبين المجاز من أي علاقة أخرى لأن الاستعارة لأن البعض يقول لماذا؟ هذا السؤال قطعا لابد أن يكون ورد على الأذهان لبعض الله بعلمي لماذا علاقة المشابهة من بين كل العلاقات جعلوها قسما لكل العلاقات وسموا الأولى مرسلا مرسل يعني أي, أي علاقة بقى اللي مش مهم ماذا تكون ليس مهم ولاست محصورة قد تكتشف علاقات وأنت تقرأ والأدب ليس هناك إشكال تختلف في علاقات ليس هناك إشكال تكون علاقة من علاقتين ليس هناك إشكال لكن هناك قسمه مستقل علاقة المشابه يسمى السعارة لماذا؟ لأنه الوحيد الذي حل المطلق عليه محل المطلق, أو حل المطلق محل المطلق عليه بالكامل أما الآخر في العلاقات الأخرى أنت أطلقت فقط لكن الصورة حاضرة وهنا تدرك أهمية هذا الفهم في البلاغة فهم الصورة في الذهن كل شيء في البلاغة في الذهن في الداخل هذه فلسفة الشعر فلسفة الأدب كل شيء في الداخل ولهذا الشريف المرتضى له رسالة بعنوان فيس الخيال, فيس الخيال فيس الخيال فيس الخيال من عادة الشعراء القدماء إلى الإسلاميين بالأخص الإسلاميين أنهم هو ابتكر في الجاهلية عن طريق طرف أو كثي لا أو طرف صح أو طرفة هو أول من, من دفع الخيال من طرده يعني ابتعد عني. المهم من عادة الشعراء قديما أنهم كانوا يستغشونها هكذا يصرحون أو ينامون ليأتيهم الحبيب في المنام ويتحدثون إليه وكذا وكذا وضع كما قال المجيوف المؤنسة وإني لا أستغشي وما بي نعفة لعل خيالا منك يلقى خيالية هذا المجيء عند الشاعر مجيء الحقيقي يبني عليه يعني لو أنه يخاصمها وفالحته في المنام يتصالح في الحقيقة خلاص انتهت الشريف المرتضى في هذه الرسالة يقول من أراد أن يفهم الشعراء وأن يتعامل مع كلامهم فطيف الخيال حقيقة لا مجاز ومن يقول هو مجاز وكذا وكذا وأن الشعر يقصد هذا أو لا يفهم الشعراء وليترك الشعر واضح؟ يترك الشعر لماذا هو لا يفهم الشعراء الشاعر يبني على هذا والشريف المرتضى لأنه فاهم ولأنه شاعر ولأنه ناقد ماذا فعل؟ أخذ نفسه على هذا المعنى وأخذ يبين في الكتاب فوائد طيف الخيال وهي أنها خلوة بدون ذنب وهو أنها أنها أنه هو الحبيب في مأمن عن الرقباء والوشا أخبر يعدد فوائد طيف الخيال يعني رغب إنسان في طيف الخيال <تصفيق> وابس تختلف مع هذا النمط تكون أرسطو تكون أفلاطون هذه خلافاتنا لا, لا شأن لنا بها المهم إذا أردت أن تفهم الشعراء هذا الخيال في أبانهم هو الحقيقة فحينما يرى أسدا على المنبر هو يرى أسدا على المنبر وهو الذي جعله يقول هذه استعارة لأنه أتى بالأسد مكان زيد زيد غير موجود وجعله يقع الأخ المرسل لماذا؟ العلم الكثيرة ولكن الحقيقة لم تغب لم, لم تأتي مكانها الصورة المجازية يجعلون الأصابع في الآذان هل رأيت الأصابع في الآذان؟ في الداخل؟ لا في اللغز فقط لكن استفدت المبالغة كأنهم يعني يدفعونها حتى تتكد أن تدخل بنى الأمير المدينة هل رأيت كما رأيت الأسد مكان زيد هل رأيت الأمير ابن المدينة لا لم تأتي, لم تأتي بالأمير مكان البنائين في نفسك هذا مجلس مرسل في كل علاقات لا يحدث هذا هذا الحلول أما في الاستعارة يحدث هذا الحلول لذلك قالوا استعارة أما هنا تجوزته اتجوزت في اللقظ في الكلام اما هنا فاستعارت أنت مكان فلان ولذلك قلت لكم ربما قلت المرة الماضية الاستعارة لا تليق مع المرأة قلت هذا صح؟ الاستعارة لا تليق مع المرأة أبدا لأنه سيغيب تليق مع المرأة القائدة أو المرأة الصوفية الشيخة التي يحسن أن يبعد عن أن يجسدها واضح؟ لكن التي يريد أن يجلها يعني يذهب بعيداً في الاستعارات لا إشكال لكن يتغذل بمرأة ويذهب في الاستعارات بعيداً عنها صلحة الله بركاته المشبه به أفضل عنده منها ولذلك التشبيه أزود مع المرأة في الحقيقة فهمتم هذا؟ نعم تقول رأيت أسدا فهذه استعارة وليس التشبيها لأن التشبيه يذكر, فيها يذكر فيه المشبه والمشبه به جميعا أما في المجاز بأنواعه فإننا نستعمل المشبه به فقط لأننا نتجاوز الحقيقة إلى المجاز فلا وجود للحقيقة أصلا بذلك فالمجاز إطلاق لا الحاق والتشبيه الحاق لا إطلاق واضح الآن نعم. وتلاحظ هنا أننا استعرنا الأسد للحديث عن رجل تريد التعبير عن مدى شجاعته وتلاحظ كذلك أن العلاقة في هذا المجاز هي المشابهة أي مشابهة الرجل الشجاع للأسد في شجاعته وتقول قابلت بالأمس بحرا استعرت البحر للعالم الكبير والعلاقة هي المشابهة أي مشابهة العالم للبحر في اتساعه وإحاطته هذا واضح وشرحت لماذا كان استعارة وكان مجازا مرسل مفاتة, لمن جاء الآن مفاتة كان مهما جدا ما قلته الآن للتو النوع الثاني لأنه سيحل له مشكلة في التفريق في تقسيم المجاز إلى حقيقة إلى الاستعارة ومجاز مرسل النوع الثاني المجاز المرسل هو ما كانت العلاقة فيه شيئا غير المشابهة وإنما سمي مرسلا لأنه أرسل عن أن يتقيد بعلاقة المشابهة بخصوصها وليس لأنه بدون علاقة كما قد يتوهم وله صور عديدة يعصر حصرها منها الجزئية فقوله تعالى يجعلون أصابعهم في في آذانهم من الصوايق حضر الموت فجاءت الآية باستعمال الأصابع مجازا عن الأنامل هل استعرت الأصابع عن الأنامل؟ هل جئت بالكلية هكذا؟ أم جزئية؟ جزئية نعم لأن الذي يوضع في الآذان هو الأنامل والأصابع كلها وليست العلاقة بين الأنامل والأصابع هنا هي المشابهة وإنما العلاقة هي الجزئية لأن الأناملة جزء من الأصابع فاستعملت الأصابع مجازا عنها طبعا هذا شرح سوري أنت من بغي أن تفكر كما قلنا قبل دقائق لماذا استعمل الجزء عن الكل, الكل عن الجزء. كأنه يقول لك أرادوا أن يستعمل كل الجزء أو كل الأجزاء حتى يستوعبوا الكل واضح؟ طبعا قول هنا الجزء والكل وليس الجزئية والكلية المنطقة لنحب المنطقة نعم يعني لو قلت الجزئيه لقد عندك اهم كثير جدا غير محصور لكن جزء وكل واضح فانت تريد ان يعني بالغت في استعمال الجزء حتى كدت ان تستوعب الكل فن استفدت من يجعلون اصابعهم في اذانهم انهم يضغطون جدا حتى جعلت الاصابع كادت الاصابع ان تكون هي الداخلة في الاذان واضح نعم ومنها الاله هذا يمكن عندك في الشعر لان هذا نوع من الغلو الاصطلاحي طبعا نوع من المبالغة إذن حينما ترى الشعراء يختلفون هل المبالغة في المعاني أفضل كذا؟ قل حجة هذا القرآن هل جعلوا الأصابع؟ لا جعلوا أجزاء من الأصابع واضح؟ إذن نعم مذهب المبالغة أوضح لكن البعض قد ماذا أقول؟ قد يسخف كما يفعل المتنبئ أحيانا يسخف في المبالغة حينما يضفي عليها شيئا من الحقيقة ويحاول أن يقنعك أن هذا هو ما جرى فعليا يقول لك انني نحفت حتى يعني الاحوال لا يراني يعني او او انني لولا صوتي لم تسمعيني بيستدل على شده نحافته والواقع نحن نعرف ان ليس كذلك وانك ستموت قبل أن تصل لن تصل اصلا هذه حتى بعد ان تموت بقولك <تصفيق> الا تتلاشى تتبدد يعني لكن مبالغه هنا يعني سخف فيها نعم لكن المبالغه بحد مقبول وناقشوا في كتب النقد الدقيقه ناقشوا لكن مما لا يتسع له المقام ناقشوا قضيه الغلو متى يقبل ومتى لا يقبل وكذا بعضهم ربطها بان يتصور عقلا ان يحدث بنوع من البلاء يعني بنوع من القوة وكذا لكن أن تفعل يعني أن تمدحه وتقول انه لن يموت ابدا وكل الناس تموت يعني هذا معروف انه مش هيحصل لكن ايه دي بمعنى مقبول وبالغ فيه مده حتى لو خلف عن العادة نوعا يعني شوية لكن أن تقول وهو وتموت العالمين وأنت لا وكذا وذلك شيء يخلف العقل تماما يعني العقل يتصوره إذن لن نحدث المعنى في الذهن أصلا واضح؟ نعم ونقى عدة عموما في ذكرها قدامة بن جعفر وغيره يقول الشاعر إذا وصل إلى حد الاستحالة او المنع فإنما يريد أقصى الممكن اقفى الممكن يعني ابعد نقطة فيه الممكن ولا يريد وهذا عرصا في الكلام ولا يريد هذه الصورة بعينها ولو ان المتنبي يفعل ذلك لكان حسنا المشكلة ان المتنبي يدلل ويستدل على ان هذه الصورة هي الحقيقة فهمت? يعني لو انت عايز نجم من السمج بهالك مفهوم أن المطلوب هو أنك تبذل أقصى ما يستطيعه في البشر لكن لو أخذت تقيم الأدلة وانت تعلمين أن أينشتاين تكلم عن أننا استعى النصل إلى السماء في كذا. خلاص تخفت <تصفيق> يعني بيننا كم سنة ضوئية أول ما دخلت في هذا الطريق أنت تدلل على ما تعرفه أنه مستحيل أنت في الأول بماذا أقنعتها بما أقنعتها بماذا أقنعتها بخلاص أنك تبذل ما تستطيع حتى لو أنك تأتي بالنجوم نفعلت هذا هو المعنى مع انك جزمت انك تاتي بالنجوم انت كنت تعرف انه ليس مطل... ليس ليس مرادا كذلك هنا في الايه المعنى اقتصر به على ماذا يجعلون اصابعا في اذانهم فقط خلاص لكن لو وقع استدلال طبعا في لن يكون القران حينها لو وقع استدلال على أن الاصابع كلها دخلت خلاص انت لا عارف انها تدخل اصلا خلاص انتهت واضح نعم ومنها الآلة هذه علاقة من العلاقات المرسلة الآلة أي أن يكون المعنى المجازي آلة للمعنى الحقيقي فتكون هذه علاقة كافية لاستعمال المجاز فقوله تعالى لي صدق في والمجاز هو لسان والحقيقة هي الذكر الحسن يعني اجعل لي ذكرا حسنا في الآخري ولكن لما كان اللسان هو آلة الذكر الحسن استعمل مجازا فيه ومنها من علاقة المرسلة الظرفية أي أن يكون المجاز ضرفاً للحقيقة أو للحقيقي تقول شربت كوباً شربت كوباً وتريد شربت ماءاً فالكوب ظرف للماء فاستعمل فيه مجازاً أنت شربت كوباً هل شربت كوباً؟ شربت الماء الذي الكوب ظرف له ولهذا حينما تقول شربت كوباً هل تريد استعاره؟ هل تخيلت شرب الكوب نفسه؟ كما تخيلت الأسد كان زيد لم تستعر الكوب ظل الماء موجودا أين حدث التجوز؟ في اللفظ في اللفظ فقط ومع نوع من المبالغة والاهتمام بالمتجوز إليه في المعنى في الذهن هنا كوب يعني أنت تهتم بوجود الكوب بصورة الكوب وكذلك وقبره كذلك وهناك أجعل أصابعهم في آذانهم تهتم بأن الأصابع كادت أن تدخل هذا أقصى ما تستفيده من التجوز هنا لكن هل حل مكانه فلسى استعارة لم تستعره له وجدت كثيرا يفكر وأيضا قديما كنت أفكر في هذا لماذا جعل علاقة المشابهة وحدها كذا شمعنا يعني هريشة. لماذا المشابه لماذا التقسيم ولأن الأصل كل تقسيم في العلوم يبد أن يبنى على على فائدة أي تقسيم بدون فائدة لقيمة الأرض هناك مؤلفون يقسمون للتقسيم هذا تتعب معه شيء رديء تجد, تجد الكنابة فيه 500 باب ويمكن أن تجمع كل 50 دار تحت باب واحد تقسيم كلما وجد وجها للتفريق فرق في أقسام طيب ما الحكم الذي انبنى على هذا التفريق لا شيء واضح؟ طب لا شيء خلاص كل شيء سيقبر الانقسام الى الذره الذره تقسمها كل شيء, كل شيء سينقسم كل شيء سينقسم كل شيء سينقسم كل شيء مركب في الحقيقه الا انفصل للعد كل شيء مركب الأشياء لماذا تقسم تقسم تقسم تقسم, تقسم؟ لا فائده لا تحتاج واضح نعم ولهذا كان ينبغي نعم المشابهه لماذا المشابهه هذه العله لماذا جعلوا المجاز ينقسم الى علاقات مرسلة يعني مرسلة يعني لم نقيدها بشيء كل ما تشاء فيها وعلاقات وعلاقة المقيدة هي مقيدة بالشابه او المشابه نعم هل ممكن اقول ان انا التخزيم للحقيقة والمجاة تعتمد على عقلية المخاطر اللي لقدم كيف يعني مثلا لما يجب تخزيم مجاة لشيء معين لازم يبقى هو عنده علم بان انا ممكن اتخزيم هذا شيء اخر ربما تقول كلاما ليس أنت ربما يقول كلاما هو يموت الشخص يموت ويقول كلام واضح؟ فهو لا يراعي مخاطب العاصل مع مراعاة المخاطب هذا شيء آخر لكن ما حد مراعاة المخاطب هذا ستنوله اليوم ان شاء الله في شرح القصيدة لأنها فيها مشكلة قصيدة اليوم فيها مشكلة قضية مراعاة المقام لأي حد يمكن أن يراعى المقام وما المقام الذي يراعى تصل إلى أن تقول المقام الذي يرعى أن يكون كلامي عربيا مفهوما شخص لا يفهم المجاز هذا وقع, وقع لكن ليس مثله تماما لكن يعني قريب منه لأنه أبو تمام حالة خاصة أبو تمام قال له أحدهم لماذا لا تقول ما يفهم فقال له ولماذا لا تفهم ما أقول لأن أبو تمام فلا معقد للمعاني وأبو تمام عالم أصلا بالمناسبة أصلا عالم عالم بمناسبة أبو نواس أيضا عالم أبو نواس والشفعي يقول لو لا مدونه لأخذت عنه العلم الشفعي من الشفعي يقول على أبو نواس لو لا مدونه لأخذت عنه العلم فأبو نواس عالم وأبو تمام عالم أبو تمام عالم واضح فربما نعم عقد في الشعر أو فعل شيئا أو كذا أو كذا أو كذا ولكن في النهاية في النهاية الذي يحكم هذا هو العرف العام هل المجاز هل المجاز الذي أتيت به مما يفهمه العام أو, لا أو مما يكون في عرف التخاطب وأردت أن تخاطب الناس وكذا طيب هل قلت كلاما وأنت تريد مخاطبا معا... أن تركته للزمن لأقوام عباقرة كل هذا يعني يحكمه المقام الذي أنت فيه وهذا المقام ليس بالمادة فقط ربما يكون في ذهنك شخص كعبد يغوث بن الحارس يموت ويقوم كلاما فلنفترض أنه قال كلاما لا يفهمه القوم الذين هو فيهم ويموت بينهم بين أظهورهم لا أيضا هو يخاطب من يفهم كلامه انتهى في حلم مثلا واضح؟ نعم نعم صدر ينكرون المجال؟ يعني إنكر المجاز موجود لكن هناك أقوال يمكن اعتبارها يعتبارها وأقوال لا يمكن أن يعتبارها المجاز في النهاية ستنتهي فيه إلى, إلى أنه شكليات يعني سيقول بالمعنى المجازي ثم هو ينكر أن يكون مجازا يعني حينما يقول رأيسه أسدا على المنبر هو رأي أسد فعلا على المنبر كذلك يقولون يعني هو, هو هنا أسد يعني هي في النهاية ما أرى أنها إلى الآن قد أغير رأيي الله أعلم أنا عارف أن لسه تفكير هي... يحفل فيه كثير يعني لكن من الآن أرى المجاز تفتطر يعني المجاز هو التجوز عن المعنى العرفي إلى معنى آخر ليس هو المدلول العرفي كما عرفنا الآن خلاص ده. من أين الجزم؟ و خلاص الغي استعمله العرب الغي يعني هو كلمه كلب محطوط للحقير ومحطوط للحيوان المعروف يعني انا لو حبيت اشم الكلب هو وكلب هقول له يا كلب وانا قصدي ان اقول لك زي يعني شخص اسمه اصلا زيد اقول له يا كلب فالكلب محطوط لزيد وللكلب خلاص للحيوان المعروف يعني لهذا الذي سمى إنسان ولهذه الدابه العرفيه خلاص فانا ام زيد لما اكون حقير جدا او مال الحيوان يا كلب وانا بشتمه بزيد لماذا قست الحيوان على زيد؟ نعم أنا... طيب تصريحية الاستعاره تصريحيه ومكنيه الاستعاره تصريحيه ومكنيه ما ما تصريحيه لحظه, لحظة. انت تقول الان رايت اسدا على المنبر صح؟ رايت اسدا على المنبر أنت استعارت الأسد مزيد للرجل الشجاع يعني خلاص لكن إذا قلت رأيته وقد أنشب أظفاره وأنيابه في أعدائه ماذا فعلت؟ قلت أسد صح ذكرت الأسد حدفته الأسد الذي هو المستعار وأبقيت شيئا من صساته أو لوازنه كما قلون الثانية مكنية والأولى فصله هي بس بس الاستعارة هي المجاز الذي علاقته المشابهة كما مرت ونبهكم كثير من العلوم سهل جدا كالبلاغة ليس في المشكلة البلاغة ولا حتى التلخيص القزويني بيهموك تلخيص القزويني لا لا لا شوف كده حط كده جامعة على مستوى الجامعات العالمية كده بس في اللغة العربية وشوف اين فيوضع التلخيص انك تطلع من من قولة ثانوي ومش دارس التلخيص بيزبق عارع عار لا يصلح تلخيص مشكلة ومعضل وصعب وتلخيص لكن اوذنت بذلك لان بعض الشيوخ الذين يتصدرون من حيث كونهم شيوخا هو اصلا جهلا فهو يريدك ان تبقى مترهبا للتلخيص لانه هو الاسطان يشرحه يريدك ان تبقى تحت وانت لو قرأتها وحدك تخيصه لو قرأت عليه الشروح والمختصر او المطول او كذا لكن المطول احتاج الى علوم اخرى اكثر لكن المختصر مثلا و أو حتى شرح البرقوق عليه ستفهم المسائل واضحة جدا ولن يزيد عليك من, يفهم من من يتوسع في هذه الشروح في فهم أصول المسائل بل تتفوق عليه إذا فهمت فلسفة المسائل عمق المسائل لكن فرق بين دراسة العلم ودراسة مبن العلم يحلل لك اللفظ قصد وقدم وآخر وكذا وكذا هذا شيء آخر بخلاف فهم مسألة العلم نفسها كثير من العلوم كعلم البلاغة هو سهل الثقل في تطبيقه في التذوق الذي ينتج عنه أو الذي تستعمله فيه سعينتم وكثير من الشراح يستطيرون بجهلهم وراء المصطلحات ويظل يشرح لك الاستعارة والتصريحية والمكنية والتعريفات والغة ولو أنه شرعها لك بمنتهى الجسر هكذا ربما لست عنده هذه الملكة رب لكن أكثرهم الله أعلم لكن أظن أن كثيرا منهم يستطنون وراء هذه الألصاب الفخمة وإلا لو سهل لك العلم ربما تظن أنه ليس عنده علم وهو بهذا ضعيف لأن الشخص الذي بالفعل يتحدى بالعلم الذي عنده يحرص على أن من أمامه يساويه بسرعة في العلم ولا, ولا يمنع عنه شيئا تكون ميزته معه أنه أفق له دون أخيه فقط يعني مثلا شيخ أخبرني ببعض الكتب التي فيها تحرير لمساءة دقيقة لو أنني تكلمت بهذا التحرير وهذا التدقيق أمام الناس وانبهروا من ذلك أنا لن أكون راضيا عن نفسي لأن الفرق بيني وبينهم أنه توفر لي الكتاب لعلاقات لشيخ مدقق يعرف ويبحث عن الكتب النادرة كذا كذا كذا أو يبحث المسائل في المخطوطات ويصور المخطوطات ويقرأ المفألة منها لكن هذا ليس ليس هو بنات الفكر بنات الفكر هو أن, أن تتساوى مع غيرك في كل ما يمنح لك ثم تأتي وينقضح ذهنك معه تعال نشوف من من ينتصر ولهذا للأسف الذي يعني يتعامل في الأوساط العلمية الحالية اختنق اذا ارد ان يناسب حقيقة لانه التنافس الى الان قائم على ماذا حصلت من الموجود وليس ماذا ان تجد ونضيع وقت في سهم الموجود مع انه غالبا ما يكون متأسرا لكن عايزين واقتباعا راح والاستعارة تصريحية ومكنية الاستعارة هي المجاز الذي علاقته المشابهة كما مر وتنقسم الى نوعين النوع الاول الاستعارة التصريحية استعارة تصريحية لا تريدون بلد لو جرفضت لا تخذ لا هي الاستعارة, وهي الاستعارة التي يذكر فيها المشبه به الذي هو المستعار كما مرة في الأمثلة السابقة تقول رأيت أسد كل ما فات استعارة تصريحية تقول رأيت أسدا فالمستعار الذي هو الأسد مذكور وتقول جالست بحرا فالمستعار الذي هو البحر مذكور النوع الثاني الاستعارة المكنية يعني بالكناية استعارة بالكناية استعارت الشيء و金يت عنه استعملت الكناية مكان المستعار هي استعارة مكنية استعارة بالكناية استعارت بالكناية استخدمت الكناية في الاستعارة في المستعار كنيت عن المستعار في هذا النوع من الاستعار لا يذكر المشبه به الذي هو المستعار كما في الاستعارة التصريحية ولكن يحذف ويستعمل مكانه شيء من لوازمه يدل عليه فكأنه قد ذكره بذكر هذا اللازم قال الشاعر أبو ذأي بن الهدلي وإذا المنية أنشبت أظفارها ألثيت كل تنيمة لا تنفعه والمنية هي الموت والموت لا أظفار له وإنما استعار الأسد للموت فجعل الموت أسدا قد هجم على فلان لكنه لم يستعمل الأسد نفسه لأداء الاستعارة يعني لصب الأسد أه؟ وإنما استعمل شيئا من لوازم الأسد وهو الأظفار فجعله دليلا على الأسد فهذه تسمى استعارة مكنية او استعارة بالكناية وفي كلام من الدارج نقول فلان أخذني تحت جناحي أو أخذني تحت جناحي أو تخيلت كده في وزة أو بطة أو بقعة أو, أو صقر أي حاسب الراجل يعني لو هي أم وكذا تقول خليك تحت جناحها كذا تخلي البطس لكن لو هو, لو هو رجل وكذا أخذاني تحت جناح تحاسم المسر كذا قوي او وقاب كده وخذاني تحت جناحي هل تتخلي الجناح فقط إنه هو كذا وعنده جناح وفي كلام من الدارج نقول فلان أخذني تحت جناحي فبذلك تكون قد استعارت الطائرة لفلان فجعلته طائرا لكن لم تستعمل هذا مباشرة بل حدقت الطائرة وأبقيته على شيء من لوازنه وهو الجناح كذلك تسمى تبقى الترشيح والتجريد فالاستعار الترشيح الترشيح باختصار هو أن تقول رأيت أسدا على المنبر ثم تبالغ في صفة ماذا في صفة ماذا في صفة الأسد المستعار رأى على المنبر له لبد له أظفار لونه كذا جسمه كذا أنت تبالغ في صفة من؟ المستعاف وأنت فلاس تقصد زيدا يتم ترشيح أن الترشيح هو القوة التقوية الترشيح التقوية واضح؟ المرشح هو يعني المدعم المدعوم فأنت تقول أرشحه أرشح هذا المعنى أنت رشحت الاستعارة لماذا قويتها؟ قويتها بماذا؟ أنك أخذت تصف الأسد وأنك تتكلم فانا على أسد طيب وإذا أخذت تذكر سوسات المستعاري له يعني رايت أسد على المنبر يخطب خطبة بليغة فسيح اللسان متسنن في هيئته يمسك سيفا هذه الصفات أسد ولا زيد زيد تسمى تجريد لأنك جردت الاستعارة من قوات عكس الترشيح طيب التي رايت أسد فقط لا رشحت ولا, ولا جرد تسمى ها مطلقة استعارة مطلقة أنت ترى استعارة فرشيحية استعارة تجريدية استعارة مطلقة هذا لا استعار يفعلها في كلامنا أصلا ويفعلها البليغ في كلام لكن لا تجعل بخامة المصطلحات ستارة لك تقول في المنطق مقدمات ونتائج ومحمول وموضوع وأكل آباء وكل بأجاء وأكله عادي جد وضاءس أحيصر من هذا كتير جد عمش الموقف عامك أصلا آه. كل هذا سهل جدا ويحدث في الذهن حيا غضا أخضر يحدث هكذا طبيعيا حيا في الذهن دون هذه الأشياء التي تبدل فيها جودا أصلا تبدل فيها وقتا طويلة تتعلمها لكن لا تجعلها أصلا تفكيرك لا تنحو بها التفكير الذي عندك ربما تدرس شيئا ترى أنه في النهاية يوافق تفكيرك فأنت لا تدرس المنطق على صرد أنك تفقد المنطق وتفقد التفكير لا انا درست المنطق وددت أن, ان هذا هو ما استعمله بالفعل لكن وضعت مصطلحات كل انسان يعلم السفه في قولك كل فرر من العدو جبن وكل جبن مصنوع من اللبن فكل فرر من العدو مصنوع من اللبن كل يعرف المغالطة التي وقعت كل اي شخص تقول لا اصلا انت جبت كلمة ليه معنيين فاستعملتها في التانية استعملتها هاي, هاي غلطة المغلطة لحفظ يجب أن تضع مصطلح بشكل معين وكذا وتخيفني من المصطلحات وعضح مقدمات و... أنت لا تمشي إلا بمقدمات ونتائج أصل نعم زيز هذا هو المجاز والنجاز كان إطلاقا طيب وننتقل إلى اطلاق جديد وهو الكناية طيب أولاً ما الفرق بين الكناية والمجاز ما الفرق بين انظر ما الفرق بين رأيت أسدا على المنبر هو استعارة طبعاً لمجاز وبين فلان طويل مجاز وفيع العماد يقول مثلاً كثير الرماد فلان كثير الرماد يعني يطبخ كثيرا فينتج رماد كثير عن, عن ساله ينتج عن فأنت تستدل بكثرة الرماد على الطبخ كثرة الطبخ صح؟ ما الفرق بين فلان هذا الفلان كثير الرماد وبين رأيته أسد على المنبر أن تفكروا وعبروا بطرقكم أنتم الآية تشعرون بفرق طيب كثير الرماد فلان رأيته أسد على المنبر رايت بحرا خلاص و انا اقصد البحر في الكرم يعني في كرم بحرا وبين فلان كثير الرماد وهو النتيجه واحده الكرم تفضل انا, أنا رايت بحرا انا جبت بحر حتى لو كان كريم اشوف البحر ولا ايه في طال عمرك انا نحن رماد جميعنا رماد لا امزح معك انت معك <تصفيق> لكن أنت صواب انا ارى ما في ذهنك لكن لعبت بك الالفاظ وارجعتك عما في ذهنك كنت تضع عينك على ما تريد أن تصل اليه في الاخير هو المعنى المراد وقابلته بالبحر ولكن رؤيتك للرماد جعلتك تقارن الرماد بالبحر وترجع وتتوقف كنت كنت ستفلح الان ام هذه الاولى مش في الواقع الان بس الناس فيها كتير الواقع بس هي من لوازم اقتربت قربه جدا اه ربنا شايف بحر انا جبت امم هيوة. مضبوط. كلاهما إطلاق وكلاهما يدخل في الشعر فيما يسمى بالإشارة الإشارة يعني أنت تطلق شيئا وترد شيئا آخر في الحقيقة كل هذه اشارات ولكن او نستعى أن كل مجالسة إلثة إشارة لكن الكناية إشارة والإشارات أوسع من الكناية لكن وإذا قلنا الكناية أصلا هذه مسألة ندرسها في ان شاء الله الكناية هل هي مجاز أم حقيقة فيها مذاهب إذا قلنا إنها مجاز فالمجاز إشارة أو جزء من المجاز إشارة لكن لا كلاهما إطلاق أطلقت البحر وأردت الكريم أطلقت كفرة الرماد وأردت الكريم أردت الكرم يعني هنا أطلقت البحر وأردت الكرم طيب الفرق بينهما أنك حين أطلقت البحر لا تريد زيدا لحظة إطلاق البحر لا تريد زيدا لحظة إطلاق البحر البحر جاء مكان زيد وانتهى وأنت تريد هنا من تريد هنا البحر فقط أما إذا أطلقت أو أطلقت في الكناية وقلت كثير الرماد فأنت أطلقته وأنت تريد أو يحتمل هذا هو التدير على كلامك يحتمل من الكلام أنك تريد كثرة الرماد بفعل لكن في البحر أنت أطلقته واستعملته مكان زيد وأنت لا تريد البحر في الحقيقة قولا واحدا ولهذا احتجت إلى القرينة أنك لا تريد البحر رأيت بحرا يعلم الناس هو البحر يعلم الناس هل البحر يعلم الناس فأنت أطلقت البحر وأنت لا تريد البحر قولا واحدا أما في الكناية فأنت تطلق هذا المطلق ويحتمل أنك تريده فلان كثير الرماد يحتمل سهلا أنك تريد كثرة الرماد بالفعل ولهذا لا تحتاج إلى القرينة التي تنفي كثرة الرماد ولكن الفرق بينهما أن الكناية ناقلة الكناية ناقلة إلى غيرها أما البحر فكالمطلوب لذاته أنت تقول كثرة الرماد هل أنت تريد كثرة الرماد تقول كثرة الرماد فلان كثير الرماد هل أنت تريد كثرة الرماد فعلا أم تستدل بها على شيء آخر هي دليل يعني ألف وباء فلان كثير الرماد يعني هناك طبخ حصل كثير وهناك اكرام حصل واضح أما حينما تقول فلان, فلان باع فلان بحر رأيت بحرا رأيت بحرا أنت تستدل بنفس الكلمة بحر لا ينقلك إلى شيء آخر هو كالمطلوب في ذاته على سبيل الاستعارة على سبيل المجاز. أما الآخر فينقلك وربما تريد هذا حقيقة تريد نعم هو كثير الرماد فعلا يعني البحر أنت لا تريده قولا واحدا أما كطرة الرماد فقد تريدها فهمنا؟ ولذلك وقع الخلاف في الكناية هي حقيقة مجال والمشهور عند المداخلين أنها لا حقيقة ولا مجال أصلا في ذلك من حيث ذاتها لا حقيقة ولا مجاز. أنت تأتي بها دليلا على كلام آخر تطلق شيئا وتريد شيئا آخر الفرق هو أنك أنك هنا هنا أنت أطلقت هذه مع احتمال إرادتها وتريد شيئا آخر أيضا يعني تقصد وقوعها لا تقصد خيالها أنها خيالية لا تقصد خياليتها وضحط طيب الكناية هي اللفظ الذي أريد به لازم معناه مع جواز إرادة نفس المعنى اكتبوا طيب التعريف العملي هذا تعريف السكاكي، تعريف العمل من مسلح العلوم يقول ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المتروك ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المتروك طيب ستقول أيضا في المجاز تركت التصريح بذكر الشيء هل الى ذكر ما يلزمه لا ليس الى ذكر ما يلزمه ايوه ايتم الفرقة هنا ايضا وهذا فرق ثاني لكن انا اتردد في شرح قليلة اتقال من اللازم للملزوم من الملزوم الى اللازم لان هذا يستدعي ان اكون اشرح في مصطلحات وردت في المسيح اللي هو متصف القزويني وانا لم اشرحها هنا تماما يعني طيب ترك التصريح بدكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المطروق ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المطروق نعم في المجاز إذن يعني فرق بين الكناية والمجاز في المجاز يتعين ماذا؟ يتعين ها؟ يتعين المعنى المجازي أما في الكناية فهناك احتمال لإرادة المعنى المجازي فعلا يعني يجتمع مع المراد وضع الفرق يعني شبيه به حينما قلنا في قول امرئ القيص فلما ماذا قل في اللامية الان صباح الحديث ماذا قال فيه فلما تنزعنا الحديث وأسمحت خطرت بغصن شماريخ ميالي خطرت بغصن دي شمالي خميالي او او مثلا حينما قال مثلا في البيت الذي ينسب اليه في روايه بعمر الشيباني قال عم صباحا كذلك اذا مستحمت كان طيب حميمها على مثنتيها كالجمان لدلجاله واضح هل هذا التعبير مجاز هو يعبر فيها عن عن مثلا بياضها وكذا وكذا هل هو هنا يعني قطرات الماء على ظهرها كانت كقطع الفضة يعني يشير إلى شوف كلام يشير إلى بياض ظهرها أو كذا طيب السؤال هنا هل هذا مجاز ليس مجازا لماذا لأنه لن يستغني بهذه الصورة عن المعنى الأصلي وإنما أراد أن هذه الصورة واقعة ويدل بها كذلك في نفس الوقت على المعنى الأصلي وهي واقعة لكن كأنه استدل بجزء على كل بأثر على على أصل كذلك هنا كثرة الطبخ يلزم منها كثرة الرماد كثرة الطبخ يلزم منها كثرة الرماد فالرماد كان كثيرا بالفعل فذاكر كثرة الرماد التي هي حقيقية وانتقل منها إلى معنى آخر هو الأهم عنده راضح؟ بخلافي رأيت بحرا بخلافي رأيت بحرا كذلك شيء آخر من لم يفهمه ليس إشكاله إن شاء الله في الكناية ينتقل من اللازم إلى الملزوم يعني يطلق اللازم ويريد الملزوم في المجاز يطلق الملزوم ويريد اللازم يعني أين اللازم هنا نتكلم في الأصل والفرع اللازم هو الفرع والملزوم هو الأصل خلاص طيب إذا لم يفهم لا اشكال لأنه مصطلحات موجودة في شرح الدمنهور على, الـ على الـ الجوهر وموجودة فيه عند السكاكي يعني غير صلحات منطقية في النهاية سنقول الملزوم هو الأصل واللازم هو الفرع اللازم يأتي بعده تابع طيب حينما طبخ كثيرا واكرم اضياته ما الفرى عن ذلك؟ ما لازم كثرة الرماد الملزوم هو الكرم والطبخ هذا لازم لانه تبع الملزوم طيب حينما قلت رأيت بحرا بحرا ايهما لازم هو ملزوم؟ آه. أه؟ البحر, البحر, البحر لازم ملزوم البحر ملزوم والكريم تبع البحر فأنا أطلقت الملزوم الأصل وفرعت منه إلى المراد فأنا تسللت من الأصل في الاستعارة إلى المراد وأما هنا أحكيتني نحب نصلي الأصل يعني شيء جزء شاكة مش مرضعة يا ولكن هنا أطلقت جزءا الذي هو الفرع الذي تفرع ولهذا استعملته دليلا لأن الفرع يكون دليلا يأتيني أحد الأبناء يدلني على الأب أما هنا فذهبت إلى الأب المعنى واستدللت به على ما لازم منه هو المشابهة التي وقعت واستعرت لأجلها سيقولون تلك هذا شب هذا فرق ثان هكذا تسجون في مفتاح العلوم للسكاكي يقولون يقول يقول فرقاني بين المجاز والكنايه اولا المجاز لا يراد به إلا الانتقال عن الحقيقه لا يراد به الحقيقة ابدا المعنى المجازي متعين وهذا لازمه القرينه أما في الكناية فيحتمل أنك تريد الكنايه ايضا المعنى الذي أتيت به تريده مع المعنى المستدل عليه خلاص طيب والفرق الثاني المجال استعمال اللازم المزوم للدلالة على اللازم على الفرع استعمال المزوم للدلالة على اللازم وأما الكناية استعمال اللازم للدلالة على الملزوم نفس الكلام مما للتشبيه أنت تلحق اللازم بالملزوم أم اللازم المرأة الرشيقة والغزالة أيهم يواصلهم يواصلهم يواصلون فرع دلوقتي. لأنك تكفص عليها ولهذا خرج من هذا التصور قالوا لابد أن يكون وجه الشبه أظهر في المشبه به لا تشبه بما وجه الشبه في ال... يعني لو شبهت لو شبهت مثلا لو شبهت الحصان في سرعة جريه مثلا بالحمار الوحشي يعني هي أظهر في الحصان واضح يا كيف التمثيل لما اراد ان امرؤ قيس ان يشبه الفرسة سرعته بماذا أتى بتركيب معقد قال كثيب غباء الاعفر درجة له عقاب تدلت من شماريخ فحلانه قال الظبي الثيس الذكر ذكر الظبيان وهو يجري من سلالة معينة وهو يجري وقد انقضت عليه عقاب من سمريخ يعني من قمم سهلان جبل سهلان قمم عالية في الحجاز او في الشبر الجزيرة وهي تدلت لها انقضت عليه هكذا سرعته هنا وشبهه بين سرعة فرصية ركب لكن لو قال هو في سرعته كالضابي السريع لا هو سريع اصلا حصار وحده هو اصلا السفر اظهر فيه هو الذي شبه به جريته كالفرس واضح؟ نعم طيب ولهذا لما شبه جريه بالسعلب ومشبه هيئات قال ماذا له أي طلابب وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفولي هيئات ليس سرعة أما السرعة في الحصان الصفة أظهر فيه فوجه الشبه أظهر لماذا؟ ف... لأن المشبه المشبه به هو الأصل فلما اتيت بالتشبيه الذي هو اصل الاستعارة اتته استعارة مجازا اتته الاستعارة ادخلت في المجاز كان المشبه به اصلا ملزوما والذي يلحقه من المشبه لازما بخلاف الكناية لماذا لانني اتي بالفرع دليلا على الاصل وهذا اكثر ما يميز نتابع لهذا الكلام هذا الكلام مهم جدا الذي يشرح لكم هو شرح الصوري وليس هذه المعاني وراء هذه الصور ولهذا المجاز الكناية في الدلالة العقلية على المعنى أقوى لأنه يقوم دليلا أما المجاز فتصوير المجاز يأتي لك بالمعنى مباشرة رأيت بحرا إن لم تكن هذه الدعوة قوية في نفسها فقطت سخيفة أما المجاز فعقل الكناية عقل أنا لا أقول لك رأيت كرما او كذا. انا رأيته رمادا كثيرا افهم انت بق. فهمت? الكناية تخفف من سخافة الدعوة. وتوحي بالعقل. شوف كيفيات كلام في النهاية. انا رأيته رمادا كثيرا وعظاما في الارض وكذا فلان هل هو قوي انا لا ادري لكن رأيته طويلا النجاد. يعني احزمة الصيف طويلة. <تصفيق> <تصفيق> وذبته رفيع العماد يعني يرفع الخيمة يوسعها يعني يرفع الخيمة لنفسه فهي الكناية تعمل عمل الادلة على المعنى ولهذا هي اجزاء او جزئيات او صور فرعية لازمة تعمل دينا على الاصول بخلافه المجاز اطلقت الرأس خلاص امتهى جعلت وألحقت بها المراج المطلوب <تصفيق> واضح؟ نعم أنا أتبقى في الأول حدث كنت إن هو في المجاز في المجاز العكس الثانية يعني منذ أن تريد تطلق اللازم و... وتريد الملزوم هو في المجاز تطلق الملزوم <تصفيق> وتريد اللازم أكثر تتالي أكثر تتالي أه هنا تتأخذ من المجاز تطلق <تصفيق> الرازلي إجماعناها تطلق الرازلي كيف؟ مثلا تقول رئيس أسدا مثلا فمعناها أنك رئيس أسدا حفظة فيها؟ يامو شرط وعدم الجامع بين الحصوى والمجاز شرط ده شرط نص عليه حتى في أصول الفقه المعنى حتى ما الفرقه بين المشترك اللفظي والمجاز في أصول الفقه؟ من ده رصد الفقه؟ ما الفرقه؟ المجاز تقضون مع بين المشترك مع بينا بينا. لا يقضون بين المجاز لا عكسا عكسا المعنى حتى يكون مجازي أنت تجوزت من معنى إلى معنى من حقيقة إلى مجال كيف تدخل رأيت أسداً وأنت تريد الشجاع والأسد في نفس الوقت إزاي؟ الشفعية الشفعية يجيو... هل تبني إلا أعرف الشفعية؟ <تصفيق> أنت شفعي؟ أنا فيه طيب الشاف... لو <تصفيق> <تصفيق> الشفعية الشفعية مولانا من شفعي هنا؟ طيب الشفعية كماذا؟ <تصفيق> كيف؟ الشافعية يجيزون الجمعة بين المشتركات اللفظية على أنها حقائق على أنها وضعت ولهذا وقع الخلاف هل وضعت وضعاً مستقلاً أم وضعاً واحداً هناك مسألة جدلية في الثقه اللغة وتجدوها في المزر الفسيوبي اللفظ الذي وضع للمشترك هل وضع وضعاً واحدا يعني مرة واحدة وأذن في استعماله في كل هذه المعاني أم وبع وضعاً مستقلاً يعني كل مرة لكل معنى العين تطلق بالمشترك عندما نجمعونا بين المشترك بين المشتركات على ماذا؟ على الشمس وعلى الباصرة طبعاً تقول العين هي عين الشمس والباصرة والبئر والجسوس فتطلقوا في هذا إطلاقات حقيقية فقالوا هل وبعت لوضعاً واحدا لكل هذا في وقت واحد أم؟ وضع وضعا مستقلا لان الوضع المستقل سينبني عليه أنك لا تستعمل اللفظ إلا في معنى واحد لو وضعت وضعا واحدا لكل هذه المعاني يقول لك كما وضعت وضعا واحدا لكل هذه المعاني استعملها أنت في كل هذه المعاني نحن حلفينا نستعمل الا في معنى واحد حتى الحنفيه الشفعية الذين يجيزون يجيزون حمل المشترك على كل معانيه أو ما يصلح طبعا على الدقه على ما يصلح من معانيه واضح لا يقولون بأنه يجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد انت في المجاز يحدث تجوز يعني انتقال انتبهت المشترك ليس في نعم نعم شرط شرط شرط المشترك لأنك رجعت باب المشترك شرط المشترك في أصول الفقه أن تكون معانيه حقيقية حتى نقول انها ألفاظ مشتركة لكن هل يجوز الآن أن أقول لفظ الأسب مشترك بين الرجل الشجاع و والأسد الحيوان المعروف لذلك من انكر المجاز اضطر إلى هذا القول من انكر المجاز قال هي مشترك بين هذه المعاني لن يتجوز هو اضطر إلى هذا فهمتم؟ اضطر إلى أن يقول كلها حقائق فهمتم؟ نعم طيب تنبيه قد سبق ان الكنايه تعكس المجاز من حيث اطلاق اللازم سبق فين انا قلت كده صحيح المره معانا قبل كده في الكتاب قد سبق ان الكنايه تعكس المجاز من حيث اطلاق اللازم او الملزوم اول ثاني انا عكس اه انا لا أذكر. أذكر في الكتاب الاول ففي المجاز يطلق الملزوم ويراد اللازم وفي الكناية يطلق اللازم ويراد الملزوم فما ذكره في التعريف هنا بقوله بإرادة اللازم هنا قلت تكون الكناية بإرادة اللازم وجواز الأصل صح؟ فما ذكره هنا في التعريف أو هما ذكره في التعريف هنا بقوله بإرادة اللازم فيه نوع في العبارة لأن المرادة في الكناية الملزوم للازم ولكنه أطلقه يعني أطلق اللازم على ما بينه وبين المذكور نوع ارتباط كنتم هذا سواء سمي لازما أو ملزوما والأمر هين إذ لا يراد اللزوم بمعناه المعهود أصلا وإنما المراد هو أي نوع من الارتباط بين الطرفين البعض يظن طب ولو كان الأسد بدون أظفار طب لو كان الأسد لا يزار لو كان كذا لا المراد يعني في هذا السياق أطلق صفة تتعلق به نفحم منه لزاما أنه يريد هذا الحيوان لا أنه ملزوم على المعنى المنطقي يعني نعم والأمر هين إذ لا يراد اللزوم بمعناه المعهود أصلا وإنما المراد هو أي نوع من الارتباط بين الطرفين وهو حاصل في كليهما فلا يضر تبادل الإطلاق تقول زيد كثير الرماد أنت تريد أن تقول زيد كريم ولكن لما كان الرجل الكريم يكثر الطبخ للأضياف وكان الطبخ يستبقي رماد النيران أطلقت كثرة الرماد وأردت الكرم فإطلاق الرماد وإرادة الكرم هو الكناية فنقول كثرة الرماد كناية عن الكرم طيب وقد تقصد فعلا كثرة الرماد وتشير إلى المعنى الأساسي وقد لا تكون لا تريد ذلك لماذا؟ لاجل ماذا؟ لأجل أن أطبخ بالكهرباء مثلا طيب سؤال إذا كان يريد التبخل بالكهرباء وقال فلان كثير الرماد هل صار مجازا؟ تعين مجاز؟ هل صار مجازا؟ لو كنت تريد كثرة الرماد ولو مجازا وليس الكرم أقول لك صار مجازا لكنك أيضا تنطقش ولا تريد عين ما قلت بخلاء المجاز تريد عين ما قلت كل الفرق أنه يبقى محتملا لأنك ما زلت لا تحتاج إلى القرينة أو لو قلت بتحول الكناية إلى مجاز هنا على المذهب المعروف ندرسه في التلخيص إن شاء الله على التفصيل التلخيص لابد أن يكون مستوى أعلى إن شاء الله وهو النهاية إن شاء الله إذا قلنا بأنه مجاز تحتاج إلى القرينة بعد ذلك تتلمس القرينة نعم ومن تعريف الكنات يظهر أنه لا تمنع إرادة المعنى الحقيقي فحين تقول زيد كثير الرماد فإنما تريد الكرم على ما سبق بيانه لكن يجوز مع ذلك أن تريد المعنى المباشر من اللفظ وهو أنه بالفعل كثير الرماد تعني أن حول داره أو في صحنها رماد كثير من أثر الطبخ نعم أنا كنت علقت هنا وقلت في قضية الاتقال من, من اللازم إلى الملزوم من اللازم اللازم قلت ولهذا ففي المجاز يكاد يكون المعنى المجازي هو المراد لا يريد معه غيره أثناء الكلام به رأيت بحر وانا رأيت بحر زيد لا يلاحظ خلاص. لكن كثير الرماد أنت انتقلت والصورة ثانية في ذهنك أنت جئت بدليل باختصار دليل. تفرق بين المجاز والكناية المجاز دعوة تحتاج إلى قرينة صح الكناية هي الدليل صح كده دوات القضاء سيديت الآن الآن المجاز دعوة رأيت بحرا والله رأيت بحرا ما دليلك أنظر إلى كرمه وكذا اقتلطنا. المجاز دعوة رأيت, رأيت بحرا انما ال الكناية كأنك قيل لك ما دليلك على, على أنه كريم قلت كثرة الرماد وضحط وضبت رمادا كثير فلابد أن يدل على الكرم نعم هذه دعوة وهذا دليل ولهذا بالفعل الكناية أعقل أقل انفعالا ولكنها أكثر احترافية في إثبات المعنى والذي تحتاج لذلك قالوا, قالوا في علم البيان صور أو طرق تتثاوت فيها يتثاوت فيها وضوح الدلالة وأنت تحتاج في كل سياق معين وفي كل باب معين إلى شكل من هذه الأشكال في مكان تحتاج إلى المجاز القوة وفي مكان آخر تحتاج إلى أن تدل على هذا الأرض بالتعقل وبهدوء بالكنايات ولهذا تقل الكناية في شعر القيس جدا الكناية في شعره قليل شعره تشبيه والاستعرض قليل أيضا تشبيه لماذا؟ لأنه يصور لك أشياء تحدث فيحتاج إلى الوصف والتشبيه من بق يعني بق يعني اول باب في الوصف فأنت تحتاج إلى هو يحتاج إلى أن يصور لك فلوك كأن كأن كأنه كذا. لما كان كذا ويأتي بالتشبيه التمثلي الواسع كثيرا جدا الحكاية يحكي كثيرا أما الاستدلالات على معاني وعلى دعوة لا لست بابه هو لا يدخل فيها كثيرا ولهذا ستزيد الكنايات والاستعارات أكثر عند المتأخرين ولهذا تجدون من أعظم أبواب الصراع بين أبا تمام وأنصار القديم أن أبا تمام يكثر الاستعارة جدا يستعير جدا كثيرا جدا ويأتي كذلك بكنايات وإشارات كثيرة جدا يدلل بها على معناه هذه ترجع إلى طبيعة العقل المتاخر. طبيعة العقل امرأ القيس لا شيء يحده هو يصف فرصه وهو يجري ويصف عملية الصيد ويصف المرأة لجمالها وكذا ويصف كذا هو يصف يصف فيعتمد على التشبيه ويريد أن يفصل في في, في الوصف فيعتمد على التشبيه الذي هو الحاق لأنه لا يريد أن تغيب عن الأصل بخلاف الذين انتقلوا الى المعنويات اكثر واصبحوا يجسدونها فاحتاجوا فستح... الى الاستعارة ولهذا وقع الصراع بين القدماء مرة اخرى وبين الحداثيين الان في بعض الاستعارات هي استعارة ام تشخيص نعرفها الاخوة في دار علوم است... هي... تشخيص ام استعارة حينما يذكر الموت انه يتحرك ويقوم, ويقوم يقولون هذا تشخيص القدماء يقولون لا بد من وجود شبه لأتي بهذه الاستعارة لان استعارة تبنى على التشبيه يعني بحوسه متقدمه نوعا ما لكن اذا فهمت فلسفه هذه الصور وجذور هذه الصور في نفسك فهمت كل هذا وجدته شكليات في النهايه نعم نعم الكيمياء نعم هنا سندخل يبقى الذي قلناه على إمكان السياق على احتمال السياق لذلك المعنى الحقيقي هذا هو يعني تبقى اسمها كناية على هذا هذه الصورة إذا كان بالسعل يمكن أن يكون كذلك لكن إذا قلنا إنه لا يمكن وهي مجاز هنا سندخل في قضية أخرى هل الكناية حقيقة أم مجاز ديب مستوى التلخيص لأنه يفعل المعقدة فيها أربع مذاهب وبعضهم يقول أصلا لا حقيقة ولا مجاز أصلا يعني بعضهم سيدخل الكناية في المجاز يعني باب البيان سيكون تشبيه ومجاز. ومن المجاز استعارة وكناية. البعض يقول هذا فعلا. ويقول كثير الرماد هذا مجاز. لانه لا يريد كثرة الرماد حتى لو كان محتملا ان يقع. لو كانت هذا الموجود انا لا اريدها. كما تقول رأيت بحرا وهناك بحر فسكندرية فعلا. لكن انت لا تريده. اه بالظبط مجاز لكن فعلا فيها تفصيل وانا ارى ان في هذا المستوى حتى تركوا باب الكنايه مفتوحا يعني كانه مجروح يعني لم لم يغلقوا عليه بمستوى بمرتبه تغلقه يعني السؤال ده هيفضل مفتوح طيب ما هو يعني ايه محتمل يعني اه محتمل يعني طالما فعلا كثرت الرمات كان تقولين نعم هو يريد هذا ان الرمات حقيقي واستدل به هذه الصوره الاموذجيه للكنايه في هذه المرحله كثير الرماد هو بالفعل كثير الرماد فعلا رماده كثير لكن انا لا اقوله كثر رماد ولذلك دخلت الـ دخلت الـ دخلت الكنايه باب الإشارة باب الاشاره في ذكره ابن رشيق في العم كل ما يطلق فيه الكلام ويراد غيره يسمى الاشاره من كل شيء كل ما يطلق ويراد غيره يسمى اشاره تطلقه وتريد غيره الاستعارة أو المجاز هل هم من باب الاشاره قد لا يكون ذا بالإشارة لماذا؟ لأنك حينما أطلقت فأنت أغفلت المعنى الأصلية في البداية ابتداءا كأنك أردت الثاني فأنت تريد هذا كأن المعنى الأصلية تجسد في المجاز ولم يشر إليه يعني كأن الإشارة استعمال شيء وإرادة شيء آخر لكن المجاز أو الاستعارة رأيت بحرا أنت كأنك ترى بحرا فعلا انتهى أنت لا تريد أن تدل على شيء آخر يلزم منه أو نحو هذا لكن بالفعل كأنك رأيت بحرا فعلا وقد يقول ببنى الإشارة أنك أطلق أردت شيئا غيره لكن موازن لكن الذي يفهمه في الإشارة أنه يطلق الشيء ويريده ويكون حقيقيا ويدل على شيء آخر كادلات الاشاره في اصول الفقه عند الحنفيه دلاله الاشاره يمكن تدخل في التخصيص يمكن حيث هو قرن ولكن منها يفيد الصحه عند الحنفيه شيء, حل... شيء حل ما كان شيء يعني لما كان البحر ليس شيئا مرادا بذاته هنا ويدل كما كما, كما الكناية ويدل على الكرم لا هو أصبح كأني بتكلم في عالم أخر يعني انا بتكلم عن أن الكرم هو البحر خلاص زيد أصبح هو البحر أنا لا أشير أنا بتكلم عن بحر ليس إشارة يعني أولا تلاوت إشارة أفضل؟ <تصفيق> يعني ماذا قصدته اشارة يعني ايه ابن رشيق اورد لها مثلا عند عند المجنون اشارة زي ايه مثلاً اشارة القيس يتكلم في اوصاف الفتاة لا يتكلم في اوصاف جنسية في فتنة جسدية لا يتكلم في اوصاف كلها في النهاية شوف الكلام تشير الى ان هذه الفتاة ابنة ملوك شو بالكلام؟ يصف الشعر والمدارة بيه الشوك دي خشب بتضل في بين, بين مثنن ومرسالي في مثنن ومرسالي والشعر يغش المثنى اسود فاحمة والترائب مسكولة كالسهجنجلي وتجر بين مرط مرحلي يعني مشغول واضح؟ وأما العينان فكذا وأما كذا وتضيء الظلام تنور بالليل وتضيء الظلام في العشاء واضح وكذا تسد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي والأصابع رخصة ناعمة وحدة جاهلية في الجاهلية رخصة ناعمة وتضحي تستيقظ في الضحى ليس في الفجر كما يستيقظ النساء لا في الضحى وتضحي فتيت المسك فوق فراشها النؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي يعني ابدا ابدا لم تفتقر بعد بعد فضل في النعمة يعني لم ترى بؤسا قاط موردت بؤها معلاء دهب وفضلت معلاء دهب كل هذه التي وصفها يقول في اولها وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي تجاوزت احراسا واهوال معشر علي حراس لو يشرون مقتلي إذا مسترية في السماء تعرضت تعرض أفناء الوشاح المبصل فجئت وقد نضت هذه التي أوصافها كذا كذا تستنترها أنا جئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل إلا قمس المنفخ فقالت يمين الله ما لك حيلة ما فيش حيلة معاك فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي هتبدأ الضال كده على طول خرجت بها تنشي تجر وراءنا على أثرين بين مرث مرحل لما خلص وقف معه وكذا إذا قلت هاتي نوليني تمايلة علي فضيم الكشري المخلخة لي هذه الصفات التي تدل على أنها كذا وكذا وكذا هي التي حدثها كذا في النهاية الرجل ماذا يقول انظر ماذا جرى لي وكيف كنت كيف, كيف أصبحت الآن وكيف كنت قديما إشارة إلى ضياع الملك كل هذا إشارة إلى ضياع الملك الذي ذكره الآن حقيقي أو لا حقيقي أيوة فهذا إشارة بخلاف ما قلته في رأيه أبي فراس الاستعارة من أولها إلى أخيرها هو صورها في صورة فتاة ويتغذل وكذا وكذا هي استعارة الاستعارة صورة بديلة لا يشير الإشارة كأنني أقول شيئا أريده فعلا وأشير إلى شيء آخر أستدل بها على شيء آخر هذا ما يفهم من الإشارة او ما قد يفهم من الإشارة بخلاف الاستعارة او المجاز انا صنعت عالما آخر من الكلام أنت ستوازيه هو لا يشير هو بديل ليس أنه يشير في وجود واحد وأنا أتكلم في المجاز انا لا ألاحظ الحقيقة أصلا قد احتمال ممكن أردت أن تشارك يجب أن تشارك يجب أن تشارك حالت أنه لا فيعقر في حولي أنا ميت أنا ميت فأم بقى في جبه أنا أجل. ده قال ايه اشار ان هو عادي ايه ان هو اصلا يقوم هتمكن. هتمكن. هتمكن. ليس في اشارة مطلقا هذا الكلام هتولي اكل مفوش اي اشارة اطعموني ليس فيها اي اشارة انا ميت مجاز في ذاته ثم خارج المجاز هو اشارة الاشياء الاخر لعلة خارجية ولذلك المثال معقد جدا انا ميت لكن أصباب أن يقول ماذا لو كانت إشارة التسقت بطني بظهر مثلا مثلا او حتى لو كانت إشارة حقيقي أو ألمتني بطني المفهوم أنه الجوع ألمتني بطني كلام حقيقي وهي فعلا ألمته لكن يشير به إلى الجوع عاصفير بطني بالصوصة عاصفير بطني بالصوصة ومجال في ذاته ثم فيه إشارة أخرى من الجوع المفهوم أو من الأثر المفهوم أنها تولئك شوف تركب كلها مع بعض ولذلك الشرح البلاغة يكون للجزئيات ثم تتعقد في الأمثلة صعب صعب, صعب نجد أشياء خالصة كده تماما عند العباسيين والاندلسيين عباسيين على الأخص والشعراء كالمعاري والمتنبي وهؤلاء وأبو تمام تتعقد لاستعارات جدا والصور بداينات تعقد جدا تبقى مش عارف هي ايه ولذلك المتأخرون حفيون أبقى بتمام بالمعارف لأنه الى إلى روحهم يعني نعم طيب وتكون عن الاختصاص والصفة والموصوف فالباب دوت أننا قلت كلمة الشيخ عبد الرحمن حبال ناك الميداني في كتابه بلاغ العربية يقول وهذه الأقسام أقسام تحليلية غير ذات جدوى على ما أرى في تربية ذوق بياني أدبي يقول وتكون عن الاختصاص والصفة والموصوف يعني الكناية يعني الكناية عن ماذا فانقسم الكناية باعتبال المكنة عنه إلى ثلاثة أنواع الأول كناية عن اختفاص الوصف بالموصوف تقول المجد بين ثوبين والكرم بين بردي فقد جعل إحاطة الثوبين والبردين بالوصف كناية عن تخصيص الوصفين بالمتحدث عنه فلكناية هنا ليست عن نفس الصفة وليست عن نفس الموصوف وإنما هي عن النسبة بين الصفة والموصوف الثاني كناية عن الموصوف تقول جاء المضيات تريد أن تقول جاء زيد ولكن لما كان زيد كثير الإكرام للضيف كان ذلك كالملازم له فكنيت عن زيد فالمكنى عنه أو المكنى عنه هنا هو الموصوف لا الصفة ولا النسبة الثالث كناية الصفة تقول زيد كثير الرماد تريد أن تقول زيد كريم لأن أنت تكني عن ماذا مرة تجد كناية عن صفة مرة عن لزوم صفة لك مرة عن ماذا أه؟ أه؟ عن الموصوف نفسه نعم تكو... تريد أن تقول زيد كريم ولكن كنايت عن صفة أنا بالفعل كنت أتساءل مفعدة هذا الباب إلى أن قرأت كلمة الشيخ حسن حابنك في الميدان تريد أن تقول زيد كريم ولكن كنايت عن صفة الكرم بأمر يرتبط بها وهو كثرة الرماد فالمكنن عنه هنا أطبعا فالمكنن عنه هنا هو الصفة لا ولا النسبة طيب كما ذكرت الآن قول الشيخ حسن الميداني وهذه الأقسام أقس... مع هذا نص كلامه في الجزء الثاني من الكتاب صفحة 36 وهذه الأقسام أقسام تحليلية غير ذات جدوى تحليلية يعني شققها ووصفها دون أن يترطب على بارك ما قلناها من التقسيم الآن دون أن يترطب على ذلك فائدة نعم الله أعلم قد تظهر فائدة وهو كثرة الرماد نعم يقول غير ذات جدوى على ما أرى في تربية ذوق بياني أدبي نصل العصر ونرجعها شكرا طيب نرجع هكذا انتهينا من باب البيان بأبوابه او علم البيان بأبوابه الثلاثة طبعا كله هذا على مستوى المبتدئين فتح الباب فقط على مستوى فتح الباب التشبيه وهو الحاق و المجاز وهو اطلاق والكناية وهي اطلاق كذلك والفرق بين الكناية وبين المجاز أن الكناية اطلاق اللازم وإرادة الملزوم والمجاز هذا كناية والمجاز اطلاق الملزوم و ارادة اللازم وكذلك يحتمل المعنى أن يراد به الحقيقة أو صار به الحقيقة في الكناية أما في المجاز فيتعين عدم إرادة المعنى الحقيقي أن يتعين المعنى المجازي يعني هو إطلاق مع عدم إرادة إلا هذا المعنى الواحد فقط في هو احداث عالم آخر مجاز عالم آخر أما الكناية فهي نفس العالم نفس الدائرة نفس الوجود فهمنا؟ نعم طيب نبدأ الآن في الملحق وهو علم البديع الملحق الذي هو علم البديع هذا العلم في الحقيقة او هذه الأبواب خارجة عن علوم البلاغة هي تحسينات سواء كانت تحسينات لفظية او كانت تحسينات معنوية تتعلق بالمعنى أو تتعلق باللصد اللصد يعني مجرد الصوت ليس أكثر من هذا والذي عني بذلك هم المتأخرون أو الشعراء المولدون لأسباب كثيرة من هذه الأسباب أسباب عناية المتأخرين بهذه, بهذه الأبواب ماذا أول شيء يذكره حتى الكتاب النقاد المعاصرون الذين يؤرخون للأدب وهي حقيقة بالفعل مشكلة يعني هي أن شعورا قد تولد عند المتأخرين أو عند الشعراء المولدين حول المعنى أو المعاني وقد رأوا أن القدماء قد استوفوا المعاني خلاص القدماء تكلموا في كل المعاني كان الشعر الجاهلي يقولون هكذا يقولون الباب كان أمامه مفتوحا يقول ما, يشاء ما من يقول ولا ينظر إلى شاعر آخر وكذا لأن المعاني ما زالت, يعني ما زالت بكرا يتكلم فيها كما يريد بعد ذلك المعاني طرحت وكذا ولكن هناك مشكلة في هذا الأمر وهو معنى أنك تقول المعاني قد استو تم استفاؤها معناه أنك تكتب الشعر للشعر يعني هذه المشكلة لا تظهر إلا إذا هذا كلامي أنا لا أقول كلام أحد يعني هذا كلامي أنا وقد يكون قد قيل يعني أظن أنه قيل لكن الذي يقول هذا رأيي يعني أقول هذه المشكلة نبعت من أن الشعراء المولدين كان يمارسون مهنة الشعر يعني يكتب في معاني الشعر لا أنه يعبر عن نفسه في الشعر لو أنه عبر عن نفسه في الشعر فلا يوجد إنسان هو نسخة من إنسان سمتم الكلام؟ لو يوجد إنسان هو نسخة من إنسان كل إنسان له مشاعره وله كذا لكن الذي يصنع الشعر للشعر الذي يصنع الشعر للشعر سيجد نفسه ينظر إلى الشعراء الآخرين ماذا قالوا؟ لأقول مثلهم هو يمتهن العملية لكنه لو شعره سيخرج تميزه هو لأنه كما قلنا لا يوجد إنسان كإنسان الناس لا تتطابق وكما قلنا القضية ليست في الأغراض قلنا هذا في شرح في آخر محاضرة في رأيه أبي فراس قلنا المعاني ملقا الطرقات يعني الأبواب الشعور الرئيسية وإنما يقل الاختلاف في ماذا في التفصيل فإذا كنا نتكلم في التفصيل فلا يوجد إنسان كإنسان يطابق إنسانا وكما قال عبد القاهر لا يوجد بيت الشعر في باعنا بيت الشعر على الحقيقة يعني بدون تسامح وتجاوز لا يوجد في معناه على الحقيقة إلا ذا كان هو إلا ذا كان منسوخا يعني بحرصه يقول هذا البيت ولذلك حينما يقولون هذا البيت في معنى هذا البيت يعني في أصل المعنى الذي أخذ منه نفس الفكرة يعني فكرة التشبيه فكرة الاستعارة فكرة الحزن فكرة الانفعال الموقف الحادثة الشبيهة أو نفس الحادثة قيل فيها بيتاني من الشعري واضح؟ لكن أن يتطابق البيتان تماما في المعنى معناه أن اللفظ قد تطابق تماما التركيب قد تطابق بكل شيء يعني تنسخ البيت تكتبه مرتين واضح فإذا كان, الإنسان، إذا كان المتاخرون قد وقع عندهم هذا النوع من رؤية أن المعاني قد تم استفاؤها إذن أنت تبحث عن المعاني للمعاني فوجد أنها قد تم استفاؤها فماذا فعل الشعر المتأخر اتخذ طريقة تحسين يعني أنظر الآن كيف سأؤديها بطريقة مختلفة فيها تحسين معنوي وتحسين صوتي وكذا وكذا كما قال أبو تمام مثلا يا ما الذي أودعه أبو تمام في هذا البيت حينما قال خان الصفاء أخ خان الزمان له أخا عنه فلم يتخون جسمه الكمد ما الذي فعله هذا ما فعله أبو تمام هذا ما فعله أبو تمام صح؟ بالفعل هو ما الذي أودعه هنا أودع ما رأاه تحسينه هو مأخوذ عليه يعني. لكن هو أودع ما رأاه تحسينه لكن الصفاء خان أخ خان الزمان له أخ عنه قد هذا المعنى قد لا يكون أصلا يعني في شيء يعني. قد لا يعبر عن نفسه طيب حينما يقول فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نصر من الخطب فتح أمورية المعنى مبدون سهل لكن فتح الفتوح تعال فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب في قوله فتح تفتح أبواب السماء له أبرز شيئا هنا ماذا؟ هذا الجناس الذي أتى به فتح تفتح أبواب السماء له هذا أكثر ما لفت نظرك وهنا تفسرون قول بعضهم قول النقاد الشعر القديم شعر جاد شعر جاد جاد بمعنى ماذا؟ هكذا نص ابن رشيق ونص غيره قالوا الشعراء القدماء ما كانوا يلتفتون إلى باب البديع كان يأتي إليهم تبعا يعني هناك بيت القيس معبأ بالبديع قوله مكرم مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه قوله مكرم مثرم مقبل مدبر معا هذا معبأ بالبديع ولكنك لو نظرته في الحقيقة ستجد أنه غير مصنوع فانك لن تجد في هذا السياق والمعنى الا مكر مفر مقمل مد فالاتفاق في الصوت والاوزان الصرفية ووقوع هذا التقابل او التطابق وقوع هذا التقابل او التطابق مع معي لا وقوع هذا التطابق او التقابل مع هذا هذا التشابه او التقارب أو التطابق في الأبنية الصرفية هو جزء من التركيب أصلا النظم هو نفس النظم أصلا هو مكر مفر مقبل مدبر معا بخلاف من قال فتح تفتح أبواب السماء له كان يمكن أن يختار شاء غير تفتح أبواب السماء له وسيكون مجدية وربما يكون أجود لكن فتح تفتح أبواب السماء له هو أراد هكذا ويمكنك أن تختلف معي أن تقول وربما غير رأي وأقول وهذا أيضا من باب البديع الذي وفق المعنى يعني جاء مطابقا له ويكون جميلا لا إشكال العبرط فيه هل أتى بكلمة تفتح وكلمة فتح لأجل أن يقابل الفأ والتأ والحاء هنا بالفأ والتأ والحاء هنا أم لا هل كان المعنى مصبوبا على أنه نصر فجحت له أبواب السماء الجاهلين لو سيعبر سيعبروا هكذا فتح او انتصار فتحت لأباب السماء لكن أبو تمام ربما قال فتح وتفتح أباب السماء له لا يرد من ذلك إلا فتح وتفتح تفهمتم؟ تكتشف ذلك أن ترجع إلى أصل المعاني وما يمكن أن تؤدى به ربما إذا جردت البيت من البديع بأن لك أن المعنى ليس فيه شيء وليس جيدا وأن التركيبة فاقط وكذا وكذا طبعا لا أقول بيت أبي تمام لكن أقول مثلا يعني ربما تجرده فترى كذا وكذا وكذا فتحكم هنا أن الشاعر أتى بالبديع غاية فإن هذا فالقدماء لا يعنون بهذا بهذه المحسنات سبب البديع هذا باب المتأخرين ولهذا ستجدون الأمثلة فيه أمثلة المتأخرين وتساوت الناس فيه بعد ذلك ما بين مبالغ ومقتصد و... وتارك الله نعم <تصفيق> نعم. يعني مثلا يقول ابو تمام ايضا ابو تمام في هذا الباب هو القمة الذي جعله مذهبا هو صريع الغواني مسلم ابن الوليد الذي يسمى او يلقب بزهير المولدين لكثرة تصنيعه مسلم ابن الوليد جاء بعد ذلك ابو تمام واعتمد في الشارع على الرجلين على اللات والعزة كما هو يسميهما اللات والعزة عنده في الشارع ودخل عليه أحدهم أظن هكذا البحتوري نعم دخل عليه البحتوري في دخل عليه البحتوري فواجده بين دفترين بين كتابين كديرين وهو بينهما ومعه أوراق وينقل من الدفترين فقيل له ما هذاني فقال أما هذا فلات وأما هذا فالعزة وأنا أتعبد لها ما طيلة يوم دوان مست بن الولد ودوان أبن واس واضح قلوا عبر كذا مستفزة يعني جريء نعم يستفز الفقهاء نعم وكان عالما رحمه الله وغفر له متى صغير متى في الثلاثينات متى في الثلاثينات هو على كل ادب وتمام متى في الثلاثينات <تصفيق> نعم وكما قال واكل الشعر هو قتله شعره رعاه الفيلسوف الكندي وهو يقول الشعر قال هذا يموت يموت صغيرا قال اين عرفت قال الشعر ياكل من من جسمه ويكد نفسه في الشعر هكذا يخلص للشعر جدا ويكد نفسه في الأبيات وفي الشعر فالذي الذي جعل هذا مذهبا واضحا واتجاها في الشعر صريع الغواني مسلم ابن الوليد الذي بالغ فيه وبلغ القمة فلم يغلبه أحد بعد أبو تمام بالغ فيه حتى أخذ عليه فيه أشياء كثيرة جدا له مثلا بيت يقول فيه يا يوم فرق يوم لهو لهوه بصبابتي وأدل عز تجلدي شوف أدل عز تجلدي يا يوم فرق يوم لهو لهوه هذه الجناسات وهذه الطبقات مرهقه وتراها القيمه الوحيده في البيت واضح تريد أن تشعر بذلك اقرأ كثيرا في ديوان ابي تمام واقرأ الغواني ثم مذهب فجأ في عمر بن انظر الى الكلام كلام كلام كلام كلام عادي جدا مسترسل ولا جناس فرص البق ولا شيء كلام كلامه يتزن وهذا الاحتراف او الاخر فتراه يعني انظر يعني خان صحوم ينتقي الخاءات يا يوم فر يقول خان الصفاء اخ خان الزمان له اخا عنه فلم يتخون جسمه الكمده اجمل شيء في البيت جسمه الكمد. رقيقة وجميلة جسمه الكمدو لذيذة يعني حلو نمخانة خانة خانة خانة خانة نعم وهو تكلف في هذا جدا وهذا أنت لابد أن تربطوا الظواهر ببعضها وان تستمعوا إلى سلسلة أصول نقد الشعر مهمة جدا في كل يوم تتأكد لي أهمية الاستماع لهذه السلسلة أصول نقض الشعر في عشرة مجالي طرون في أبي تمام يقولون فيه وكما قال البحتري فيه قال له يعني أنت أشعر أمهو فقال جيده أجود من جيدي ورديئه رديئه أرضأ من رديئي يعني جيده جيد جدا ورديئه رديئ جدا ما السبب؟ من يعرف؟ من ليس ممن حضر السلسلة من يعرف؟ يعني من يستمع لهذا أول مرة من يعرف؟ السبب. لماذا غير أبي تمام يتوسط يعني له صمة عامة إما جيد إما متوسط إما لكن أبو تمام إذا أجاد صعد إلى السماء وإذا أساء نزل الأرض ما الذي في الصناعة وكتفت وكتفت وكتفت وكتفت وكتفت وكتف. هذا هو أبو تمام يتكلف يتكلف جدا يعني يبذلوا طاقة يعني مثلا ألف صور حراري ألف صور حراري هذا إذا, إذا أصاب خلاص يعني, خلاص يعني إذا أصاب سيكونوا سيكون إصابة قوية جدا يعني هذه الطاقة كلها في الإصابة خلاص قوية لكن إذا حرفت منه حتة ثانية خالص يعني هو سيركد الكرة يقلق قوية جدا جدا ان أصاب أصاب في القلب كما, كما صوب طيب إذا حرّف بهذه الطاقة تروح وراء لوسط بخلاف من يسترسل مع نفسه رأيتم لابد أن تفسروا هذه الظواثر النقدية يقول يونس فلان كذا لماذا هو كذا لماذا فلان شعره متقارب في الجودة فلان شعره يعني إما مصيب جدا وإما نازل جدا لماذا لا بد ان تفسر هذه الاشياء نعم فمن يتكلف هذه الاشياء اما ان يصب واما أن ان يفشل وهناك من يتوسط فيها هذه الأشياء أو هذا البديع هناك من يتوسط فيه نعم علم البديع هو العلم الثالث من علوم البلاغة وهو في حقيقته محسن يضيف اكتبوا الى بدل على هو في حقيقته محسن يضيف الى بلاغه الكلام أما نفس بلاغه الكلام فتتحقق بعلمي المعاني والبيان فهو اي البديع يأتي مكملا لا مؤسسا لكن جرت العادة بالتعبير عن العلوم الثلاثة بعلوم البلاغة يقصد به تحسين الكلام فهو علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة الآن نحسن يعني. نعم انظر كيف يأتي بعد انتهاء كل شيء أتى بعد انتهاء كل شيء كما قلت لم يعنى به القدماء هذا العلم على رأسي طبعا تأتي الجناث والطباق على الأشهر ما فيه الجناث والطباق هذا العلم إذا استمعت إلى ما فيه علمت أن هذا, أن هذا علم مصنع مباشرة إذا استمعت إلى البيت الشعر ويراعى فيه البديع علمت أنه مصنع لأنه لا يأتي تلقائيا إلا تابعا للمعنى داخلا تصد بالمعنى كما في مكرر مفرر لكن هل أنت حينما تسمعه خان الصفاء أخ خان الزهد. هذا القئ يا يوم فرق يوم لهوي لهوه بصبابتي وأذل عزة جلدي أنت تعرف أنه جلس وفكر وعصر ذهنه صح تشعر أنه أرهق نفسه فيه هناك, بيت هناك شطر بيت للأبي نواس يقول فيه كالدهر فيه شراسة وليانه هذا الشطر يذكر احد الرواه وروى هذه القصة ابن رشيق في العمدة يقول دخل احدهم احد الرواه دخل على ابي تمام فوجده كأنه في صهريج يعني يتعرق ويتقلب كالمريض قال ابيك علة قال لا بي شيء اخر يفكر في هذا الشطر الابي تمام لابي نواس يريد ان يضعه في شعر يريد ان يأخذ المعنى ويضعه فقال فناشط فجأة وقام وتناول وكتب ماذا؟ شرست بل لنت بل ذاك بذا فأنت لا شك فيك السهل والجبل شرست بل لنت بل قانيت ذاك بذا فأنت لا شك فيك السهل والجبل يعني يصوه به ماذا؟ كالدهر فيه شراسة ولايانة واضح؟ يقول ابن رشيق قلمة جميلة جدا وفيها بديع أيضا يقول ويقول لو لم يخبرنا الراوي بما كان في البيت لعلمناه من البيت يعني إذا لم يخبرنا الراوي بما رآه من الإرهاق في وضع هذا البيت ويكد نفسه وكذا لعلمناه من بيت الشعر البي... ش... ش... شرست بل لنت بل قانيت ذاك بذا فأنت لا شك فيك السهل والجبل مكلكع كتل ومقابلات فيها تكلف أنت تعرف أنه صنعها حتى عند المتنبي حتى في الأبيات الجميلة أنت تعرف ريح الصنع بالنسبة هذه الأشياء هذا التقابل وهذا التطابق حينما يقول المتنبي مثلا حينما يقول المتنبي مثلا على قدر على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتصغر في عين العظيم وتصغر علاقه وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائمه هذه تبادل توافيق من هندسه هنا او رياضه تبادل توافيق صح رياضه حسابات هو فكر في العلاقات 1 و 2 و 2 1 وتعظم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم واضح هذا واضح في الصنعة الذي يرتجي لا يكون كذلك ابن رشيق أتى بمثال بمثالين بيت لمسلم بن الوليد وبيت لأبي نواس وقال انظر الفرق بين البيتان البيتان في معنى واحد تقريبا ولكن الفرق بينهما أن أبا نواس استرسل فلن يقدم ويؤخر بطريقة فيها مرعاة هذا البديع يعني وأن مسلم بن الوليد فترى أنه صنع رص رصم هناك من يحب هذا المرصوص وهناك من يحب أشياء الرسل المسترسة ويمكن أن تقول هذا بحسب الباب إذا كنت في حكمة ومعاني رزيرة وكذا لكن بدون تكلف استخدم البديع وجمل ورص الحروف والكلمات لكن إذا كنت تتكلم كلاما في الغزل وفي الحزن وفي كذا استرسل لأن القرب من الطبيعة هنا هو الأجود كم أنتم؟ مطابق للحال بالضبط فريعاتنا علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقه ووضوح الدلاله فريعات المطابقه تدرك بعلم المعاني ووضوح الدلاله يدرك بعلم البيان ثم يحسن الكلام بعلم البديع المكن اما معنى يعني يقصد به تحسين الكلام اما معنى فالمطابقه والمشاكله والتورية والجمع او لفظا كالجناس والسجع والموازنه الشرح تحسين الكلام اما ان يكون بالمعنى أو يكون باللفظ ولكل من النوعين صور عديدة فمن صور تحسين الكلام بالمعنى المطابقة وهي الجمع بين المتقابلين كقوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أيقاظا رقود والله يحيي ويميت يحيي يميت لها ما كسبت وعليها ما كتسبت. لها عليها سأعلق بعد ذلك على التحسين المعنوي في النهاية ليس الآن لأن واجبه هو إصال العلم كما هو أولا والمشاكلة وهي أن تذكر وهي أن تذكر الشيء بلفظه أو بلفظ غيره لكونه واقعا في صحبته وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لكونه واقعا في صحبته وهذا من باب المجاز المرسل كما هو واضح فقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير المكرين فذكر مكر الله جاء مشاكلة لصنيع الماكرين وليس هو من الله ابتداء والتورية كل هذا تحسين معنوي والتورية وهي أن تذكر لفظا له معنى قريب ومعنى بعيد وتريد المعنى البعيد قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فالمعنى القريب للأيدي هو الآلة الجارحة والمعنى البعيد هو القوة كما قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد باستحالة المعنى الأول على الله سبحانه جل وعلا وتقدس والجمع هو أن تجمع بين متعدد في حكم واحد كقوله تعالى المال طبعا هناك فرق بين أن تنفي المعنى المباشر وبين مسلكك بعد ذلك في المعاني يعني بعض يقول إذن ها أشعاري. لا فرق إذا كانت الأشعارية عندك سب فردك أعرف كيف تسب أشعاري أم مفوض واضح؟ الأشعاري يؤول من حيث يكونونه أشعاريا يعني منهج هذه الأشعارية التأويل فالأشعاري يؤول الثلف يفوضون دمهور الثلاث يفوض يعني ما معنى يفوض؟ يتفق الأشعاري أو الخلف مع الثلاث في أنهم ينفون المعنى الأول الذي يثبته المجسم القول بأن الله يد له ذات حقيقية وقدم حقيقية ويطلع وهذا تجسينه صريح فالشيء صريح هذا لا يبقى الخلاف فيه في لا يحترم اصلا الكلام فيه لا يحترم وانا احسن الظن باخواننا السلفيين ما يفهمون هذا الكلام اصلا هم يقلدون هم طلعوا على الشيوخ قالوا زيهم انا اعتقد ان جمهورهم اهل سنه لا يفهمون الكلام فهو على الاصل وعلى الاصل قلت لاحد مره لا يمل الله حتى تملثثبته لله مللا ان مش ربنا اثبته لنفسه تقولوا لا الملل في اللغه الملل في اللغة هو حصول السأم والدجر طبعا هذا الكلام اقوله انا مسلم وعندي عقل افكر يعني انا لا اتقلد واحد لا انتسب الاطائفة لكن قلت له في اللغة الملل هو حصول السأم والدجر من تكرار شيء ما تسمت هذا لله فقال له, فقال له طيب, قال لي طيب ينفع قل ما عرفش معناه قلت المفوض يعني ينفع عنفي المعنى والله على قلت المفوض هذا اشر عندهم من من المثبت لان يقولون المفوض نفى ابتدا المعنى هكذا يقولون شكوه العقل لا يفرق بين من يقول هناك معنى الله اعلم به وبين مناه يقول ل께 معنى فيقول المفوض نفى المعنى هكذا يقولون فقلت له اوم يقولون المفوض نفى المعنى الا اشعرى اثبته و اوله فالمفوض عندهم أشر من الذي أثبت وأول هو أثبت وأول ففيه شر لأتلت تأويل وأما أنت فلم تثبت أصلا فأنت شر أشر منه نعم فهذا الكلام الذي يقال طبعا لا لا يلك بالله سبحانه وتعالى وخلاف مذهب جماهير المسلمين إياك أن تصدق غلمة أن أغلب الأمة ضل وخمسة ساعة في, في المهم الأمة ضل في عقيدتها تكلم تخير أمة وقررت للناس ضلت في عقيدتها ثم إحداث هذا النوع من العداء بينك وبين الأمة تخيل مكتبته ككلها عادة خطب ابن تيمية وابن القيم وابن عطايمين وابن بازو الألباني بعد ذلك كل المكتبة الإسلامية إلى يوم الدين محظر من عقيد أصحابها الرئمة الإسلامية ثم تقول هذا لا يولد عداء من تجاه الأمة والمسلمين يولد عداء طبعا عندك كل شخص محضر من عقدته عقدته العقيدة مش ال... يعني كنتوا بخير أو متى للناس سعقدتها يعني عنده مشكلة في الرأس, الرأس, الرأس الحياة يعني الأمة خير أمة خير ناس عندها مشكلة في فيما هو خير شيء عندها طبعا طبيعا يحصل عداء عداء ذاتي بداخل مهما حاول أن, أن يظهر التسامح وطبعا ولا و و ومهم التدين وكذا لا هو في داخله عداء هو معادي هذا في نفرة أنت تتكلم في عقيدة يعني بحجم قضية العقيدة عنده بحجم النفرة النفسية في الداخل والعداء النفسي طبيعي أنت تعتقد أن جمهور ثم إنفء ساءت الظلم يعني كل عالم عنده مهما كان عالما كبيرا يقول معذور ما لأشعى كده تانية يعني إيه أحدهم أخرج كتابا لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري خلاص الشافيع رضي الله عنه فيقول وكان أشعاليا على عادة أكثر علماء زمانه هم خرجوا ما وجدوا العقدة الأشعرية فأمنوا بها يا سلام يعني طب كيف تتهمهم بأنهم متكلمون وأنهم فلاسفة وأنهم مناطق وأنهم كذا كل هذا في الآخر ماشي لا أكتيب عليه هذه عقد أهل السنة فقال كلهم يعني هناك ثم تعترفوا أنهم علماء ثم يقول معذرون بالجه في العقيدة تسهمون هذا الكلام؟ يعني وقتها راقد غريب عقليات غريبة يقول هؤلاء العلماء وأنا لا أتكلم لا نبتع مولانا وسيدنا ولا نبتع تجاه حتى الموجود في الأزهر اللي حالي ولا نبتع حد خالص هذا كلامي أنا هذا كلامي أنا لا أحسب على أي الطائفة موجودة لا فلان ولا علان خلاص. لا أحسب على أي أشعارية في مصر ولا صوفية ولا سلفية ولا أي أحد هذا كلام ولا هذا كلامي أنا فقط أنا لا, لا أتخيل كيف يقوله إنسان إن العلماء الأشعارة كابن الجذري وكاذكر الأنصاري وكذا وكذا كان يعذرهم بجهلهم بالعقيدة ثم يعترفوا أنهم علماء وظلوا من قبل الكلام تناقض تناقض كبير كأنه حفظ قوالب وهي متضاربة متناقضة مع بعضها يعني راضي؟ بس لن تعجبني كذلك طريقة معالجة الطرف الآخر للقضية يعني كذلك اخراج الثلاثيين من كل شخص سلفي ما كانش عارف اي حاجة جيب الاتحى وبقى بيصلي وتحفظ الاشعارية دول ناس ضالة خلاص انت باحت خليه كمان هو مجسم ضله ولا فاهم حاجة اصلا مسكين هم متدين فعلا زلبان ولا فاهم شيء مسكين جدا ولا فاهم اي جمهوره السلفية لا اسهموا شيء لا لا لا اتباع السلفية السلفية ولا اتباع الاشعارة اشعارة أشعار. ولا في اي شيء اصلا مشغول شغل وقت وشغل طاقه وبحث عن الذات وعن تحقيق الذات وان شخصه يكون محترم البعض يفرح ان هو انا حالي في متعصب على شفع هو يفرح انه استعمل بالتعصب لان هو حقق ذاته هو كش محترم اصلا او ما كانش حاجة ورقه كده محدش واخد باله منها انت حالي في متعصب شكا متعصب هيفرح كده في نفسه هو وجد ذاته لا يا جماعه افيقوا من الكلام ده افيقوا من السخره عشان توجد ذاتك بجد عشان تحقق ذاتك فعلا تأمين الكلام ذا؟ كل ذا يروح كده ثورة بالضاء كل حاجة <تصفيق> لا والله نعم نعم نعم لا لاستحالة المعنى الأول على الله سبحانه جل وعلا وتقدس والجمع هو أن تجمع بين متعدد في حكم واحد وقوله تعالى المال والبنون, زينة الح... المال والبنون زينة الحياة الدنيا تجمع بين متغيرين وهم المال والبنون في حكم واحد وهو كونهما زينة الحياة الدنيا والتفريق وهو إقاع التباين بين أمرين من نوع واحد أنواع البديع كثيرة جدا لو رجعت إلى الأصول لهذا الكتاب كثيرة جدا والتفريق وهو إقاع التباين شوف إقاع التباين بين أمرين من نوع واحد أنا أعرف الإشكال الذي في أبهان بعض من يخضر معي في رأيت أبي فراس الآن عندكم إشكال صح؟ لا قرش. طيب. والتفريق وهو إقاع التباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو غيره فقوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فكل من الأمرين من نوع واحد فكلاهما بحر لكن فرق بينهما بأن أحدهما عذب فرات والثاني ملح أجاج وكان من الممكن التعبير عنه بغير هذه الصيغة لكن هذه المقابلة مطلوبة فنلاحظ في هذه الصور ما فيش إشكال خالص عندك فيش إشكال خالص طيب مين حضهم نطل فنلاحظ في هذه الصور أنها جاءت في, صور في صورة معاني فالمتابقة معنى والمشاكلة معنى وكذلك التورية والجمع والتفريق ومن صور تحسين الكلام باللفظ هنا نبدأ في اللفظ الجناس هذا ما تجدونه عند أبي تمام رهيب ومن صور تحسين الكلام باللفظ الجناس وهو تشابه اللفظين في التلفظ ولهذا تجن الجناس تحته أنواع المقلوب والتام وغير التام أشياء كثيرة جدا الجناس وهو تشابه اللفظين في التلفظ قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ساعة ساعة مم. ويوم تقوم الساعة نقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وتقول يحيا يقرأ القرآن ليحيا مش غرف علي طيب نطفي أولا وتقول يحيا يقرأ القرآن ليحيا يحيا يحيا, يحيا الأول عالم ويحيا الثاني ساعة هذا الجناس والسجع وهو توافق الفاصلتين من النسر على حرف واحد قوله تعالى ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا نرسل السماء عليكم مدرارا ويمتدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقوله تعالى خذوه فغلوه ثم جحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعوها سبعون براعا فسلكوه هذا السجع وقوله, وقوله تعالى في سجر مخبوض وطلح منضود البعض ينفي السجع عن القرآن البعض يقول هل القرآن فيه سجع يثبته البعض وينفيه البعض ما حجة النافين حجة النافين يقولون السجع صفة النسر والقرآن يختلف من طبيعته عن النسر هو السجع يتبع يتبع السد او يتبع التشابه الحرفي او التطابق تقارب او تشابه هو التطابق هنا في السجع التطابق التطابق فيه يتبع ماذا يتبع لا اللفظ يعني المعنى يتبع اللفظ المعنى يتبع اللفظ بخلاف القرآن ولذلك يحدث مقام كثيرا تطابق يقارب وليس تطابق انت تجد فواصل الايه تجدوها متقاربه في الأصوات وليست متطابق يعني المراعى هو المعنى طيب هذا يحدث أيضا في النفس والذين قالوا السجع موجود في القرآن قالوا السجع حتى يكون حسنا حتى في علم في الخطب والرسائل وكذلك سجع علم ناثري يعني متأخر قالوا السجع موجود قديم طبعا لكن أقصد العناية به السجع حتى يكون حسنا لابد أن يكون تاجعا للمعنى يعني يراعى بعد المعنى فمن هنا ينغلق الباب على الذين يحتاج أو تنغلق الحجة التي يقولون فيها أن السجع يجعل فيه المعنى تابعا للصوت للأفض يعني الأصل هو سجع جاية من سجع الحمامة صوت الحمامة سجعها نعم فيقولون هذا صوت ويجعل المعنى فيه تبعا للصوت لو شرطنا هذا الشرطة استقر هذه الحجة والذي أرى في الحقيقة في النهاية أن الأمر شكلي وأن الذي هو موجود في النسل النفر العادي الفني هو الموجود في القرآن ولا يضر أن تقول سجع يعني أنا ممن يقولون السجع في القرآن هو خاصل أصلا هو شيء التسانع ماذا تطابق الحروف كما قلنا في السجع هو تواثق الفاصلتين من النفر على حرف واحد هذا حاصل في القرآن وهو بالضبط بعينه الحاصل في, في النفر في النفر, في النفر قد يجعل فيه المعنى تابعاً للرفض وقد يجعل اللفض تابعاً للمعنى وفي القرآن لا يكون اللفض إلا تابعاً للمعنى فالذي في القرآن والذي في جيد سجع شيء واحد لكن تجد الباكلاني من أكثر من تعصّل جدا في هذه المسألة وهو ينفي كثيراً من المسائل ولا يحقق وراءها هذا في الحقيقة أنت لاحبت هذا وأنت تقرأه صح؟ يعني يتعصب تحمس جدا معناه متكلم لكن لا يحقق وراء الكلام ويأتي بالحجة التي يمكن أن تشقق أكثر ويأتي وكأنها في صوتها من أي خلاص كيف يكون السجع والسجع يجعل فيه المعنى تابعا للصوت فكيف تثبيته في القرآن فتتخيل أنه لا استدراك على هذا لا لا لا هم البيانيون أنفسهم قالوا السجع الجيد هو الذي يجعل فيه الصوت تابعا أو الحرف السجعي تابعا للمعنى حتى لا يكون متكلفا ومن هنا اتهم البعض القرآن بماذا بأنه أنا جلست مع بعض أحد الشباب الملحدين وقال لي سورة الرحمن بنيت على آن آن آن آن كلها كذا في النهاية وفي الأخير أستطيع أن آتي لك بألفاظ أخرى أجود لكنها ليست آن ويقولها هو النبي والنبي عمل هو صلى الله يقول هو حينما ألف هذه الصورة هذه الصورة كان يراعي هذا الصوت فقط بخلاف لما تطورت بلاغاته هو ذهب الى مكة وقاتت بمثلها هو رأيت الدين شيء عظيم جدا هو القرآن المدني عظيما جدا والذي فيه الاحكام وكذا فيه مؤثرات صوتية طفيفة في اخر الآية يعني تكاد تنسى معها الفاصلة كبحر الطويل الذي كانت تنسى معه القاسية ف... فالمشكلة عنده هنا ايناه أنه يحتاج إلى أن يبين له على مستوى عالم من البلاغة كيف أن سورة الرحمن على طوله أنا قلت له حينها قلت له لا السجع الحسن هو الذي يجعل فيه اللفظ تابعا للمعنى قال هذا لا يتحقق على المقاطع القصيرة إلا على المقاطع القصير لا يتحقق على النص الطويلة فقلت له إذن هنا تحتاج إلى أن يثبت لك أن النص على طوله طيب ولكن تحتاج إلى أن تكون أنت شخصيا على مستوى أعلى بكثير من البلاغة مما أنت عليه الآن وهنا وقفت معه لماذا أصبحت أمام المشكلة التي لاجلها أعنى بتدريس هذه النصوص الشعرية وهي المشكلة ليست في التنظير المشكلة أنك ستصل معه إلى مرحلة هو لن تستطيع أن تقيم الحجة عليه لأنه لا يدرك المستوى البلاغي لا يسعفه ولا يسعف من يناظر أيضا مشكلة فمتى سنفعل إذا ارتقينا بجميع بجمعياتنا هكذا بكلياتنا إلى مستوى أعلى هنا سيحدث معنى كما حدث عند حسن ابن ثابت إنك لا تستطيع أن تقول فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأ عنك واسع تقهقر حسن وانطقط رأسه ورجع في مكانه لأن الجميع يفهم لكن نحن الأن ولا حد يقول لك ده متكلف ألف ونون ثاني قلتاني قل لا دي مواجزة من أول طيب ماشي هي صح مواجهة أخير لكن أنت جبت دمين ليس من حقك أن تتجاوز الإيمان ليس من حقك أن تنظر على هذا الإيمان أنت لا تعرف شيئا أنت أمنت أنك مسكين فقط نعم وهذا آخر ما كتبته وراجعته من هذا الشرح المختفر والله أرجو أن يكون نافع من درس التجويد؟ والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعه وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب وأسأله التجاوز عني في غد فما زال ذا عفو جميل وذا غفره آمين الحمد لله هناك شيء الذي سألتكم عنه وهو هذا أنا طلعت لكم العلم كما هو الآن بعد ذلك عندي أنا مشكلة خذوها وفكروا فيها هي مشكلة خاصة بأن أعطيتكم العلم كما كتبوه بعد ذلك عندي مشكلة في قضية التحسين المعنوي قسم الأول وهو أنني لا أستطيع أخرجه عن قضية النظم تماما شعرت بهذه المشكلة كيف تحسين معنوي ونحن في علم المعاني أيضا نتكلم في التحسين كذلك كما قلنا حتى في ذلك التأكيد يستحسن أن تؤكد له بمؤكدين إذا كان مترددا قلناه استحدابا وهناك أشياء لا يتغير أصل معناها وسيسير يعني سيمر ويكون مقبولا لكن الأحسن أن يفعل كما ترون في كثير من النوافل التقديم والتأخير وهنا يظهر إتقان الشاعر لنظمه صح؟ طيب لم أستطع في الحقيقة أن أخرج تماما يعني في ذهني في نفس أن أخرج المحسنات المعنوية عن جسم النظم سواء أدخلتها في أبواب موجودة أو او ولدت لها اجوابها او رشحتها وضعتها قويتها فقلت هذه منتخبة لعلها ينظر فيها تعالوا ننظر في بعض هذه الصور نظروا في صور التحسين المعنوي طيب الباب الاول يقول المطابقة وهي الجمع طبعا لا تنظروا النص الان لا تنظروا اليه على انه في المطابقة انظروا اليه عنكم على تحللوا النص يقول وتحسبهم ايقاظا وهم ركود أتى بأيقاظ ورقود يقول هنا جمع بين المتقابلين كأنه كان يقول ما, جمع ما الدنيا مليانة جمع بين المتقابلين من فكرة يعني لماذا خصوص الجمع بين المتقابلين هنا كأنه يقول لك كان يمكن أن يكتفي بأيقاظ أو أن ينفي الرقود ولكنه قال وتحتمهم أيقاظا وهم رقود هذا إطلاب لأنك لو قلت وتحسبهم أيقاظا فهمت أنهم رقود ولو قلت و... وكانوا رقودا فهمت انك أخطأت في حسبهم أيقاظا ولكن تحسبهم أيقاظا وهم رقود وقع إطناب وقع تأكيد وقع إطناب ودرست حضرة الإطناب ألا تشعر في قوله تعالى وتحسبهم أيقاضاً وهم ركود أنه وقع إطناب يعني تفصيل وإطالة في المعنى الواحد وكان يمكن أن يكتفى وتحسبهم أيقاضاً لو قلت وتحسبهم أيقاضاً ماذا فهمتم؟ هم ركود لكن وهم ركود فيقول وطابق أنا أشعر أن المطابقة هنا التي وقعت هنا نوع من الإطناب فيما يمكن نوع من الإطناب فيما, يمكن فيما يكفي فيه المطابق الأول أو الوجه الأول فإذا جئت بمطابقه جئت بإطناقه أنا هكذا شعرته فكر فيها فك أنا لا, لا أفصل فكر فيها طيب والله يحيي ويميت كيف كان يمكن أن يعبر عنها أنت في علم الكلام تستدل أصلا بالأزلية على الأبدية طيب الله يحيي ويميت إما أن يكون الكلام مطابقا للحال لحظة. لو قلنا ذكر, ذكر الإحياء ضروري وذكر الموت الإمات ضروري فالكلام هنا مساواة لأدري لماذا أعطيه ميزة زائدة تسمى تحسينية انتبهوا. الكلام هنا يقال تحسيني بعد بعد وضوح الدلالة وتصحيح المعنى تصحيح المعنى في المعاني ووضوح الدلالة طيب يحيي ويميت أين فيها؟ أين فيها تصحيح الكلام بدون أو, أو أين تكون المقابلة زائدة تصحيح الكلام لو قلت لابد من ذكر الإحياء ولابد من ذكر الإماتة فتصحيح الكلام هو نفس ذكر الإحياء والموت كون التقابل هذا هذا يأتي عرضا وليس يعني يأتي ضرورة بنفسه وليس أنه يحسن به بعدها هذا كلام واضح فأنا عندي مشكلة أنا عندي مشكلة في هذا لا أفتأت على ما دون في. كتب البلاغة ولا أقول ينبغي كما يتجرأ البعض أنا أطرح لكم ما يدور في ذهني وفقط وشرحت لكم أولا كما كان نكرم نعم حتى نكرم ثر امر القيس أصلا يعني أنا حينما أقول هل أقول هذا البيت هل أقول هذا البيت يحوي تحسينا زائدا على المعنى الحقيقة لا وأنا عندي مشكلة أصلا في القول بإتباع السجع للمعنى لا تخيل السجع بدون اللفظ إذا كان السجع تابعا للمعنى فمعناه أن اللفظ المسجوعة هي نفس اللفظ المطلوب هنا صح؟ ومن هنا يتحقق الإعجاب فقرانه في الشعر يعني يعجز غيره من الشعراء حينما لماذا يمدحون لماذا قال الأصمعي في قافية زهير بن أبي سلمة يقال إنها أجود قافية لم تقل قافية يعني على القاف, على القاف مثلها والكافية لم تقل كافية مثلها ولماذا أنا أعجبت بالشاعر محمد الجواهري حينما رأيت له قصيدة على القاف الذي هي جلق الشافت يقول فيها وثرت خلفك لاك المشتهي بلدا ولكن كمن يتشها وجه من عاشق يا للشباب يغار الحلم من شرة به وتحسد فيه الحنكة النزقة ويا للقناعة ما أغلق نائزها قارون ينفق فيها التبر والورقة القاف حرف صعب في اللغة يختم به صعب فأتى به مفتوحة ولن تجدي كلمة حشرت ولن تجدي القصيدة تمزقت هذا عجاز إعجاز جربي قصيدة ألعيم صباح نمر القيس كل كلمة في الآخر عادية جدا ومع ذلك مغلقة مع البيت هكذا ليست مجتنبة قصيدة ساحرة فعلا ألعيم صباحا ساحرة فعلا كل كلمة في الاخير لو, لو نفرت القصيدة لن تغيريها مهما أنك تنصر القصيدة يعني تأتي بكلمة مرادفة هتستغني عن الوزن لأن الوزن أكبرني والقصي أكبرتني قاتب لا ولا كلمة مقبر عليها دي المصيب لذلك أنا أقول هذه القصيدة نثارها فانتظمت أو نظامها فانتثرت ونثروها فكوها في تخوض الفك القواشي مرقوم في حل أو الحل حل المنظوم حلوها نصوها حينما يقول سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي فقالت سباك الله إنك فاضحي ألس ترى السمارة والناس أحوالي فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي حلفت لها بالله حلف تفاجر فاجر لناموا فما من حديث ولا صالي فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هفرت بغصن ذي شماريخ ميالي وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا وردت فذلت صعبة أي إذلالي فأصبحت معشوق فذلت أي إذلالي يعني ما وكلها على اللام المكسور فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتاة سيء الظن والبالي يغط غطيت البكر شد خناته ليقتلني والمرء ليس بقتالي هاي يقتلني قتالي وإلي بيفكر فيه لأحد يديله مع مراته إلي بيفكر فيها يقتل وقتالي لم تجتلب واضح؟ كل كلمة في مكانها كل كلمة في مكانها ليست مجتلبة لو فككتها لنفجت كلمة مكانة الكلمة التي فيها القافية فكيف تقول السجع تحسين بشرط كونه تدعى للمعنى ليكون جيدا شيء آخر ما الفرق بين الفاصلة الشعرية والسجع لماذا لم تعتبر الفاصلة الشعرية من البديع فاصلة الشعرية الحرف الاخير. سيعتبرك بديعيا متكلفا إذا تكلفه طيب هو في النهاية فيه لماذا لم, لم, لم تجعل السجعة الصوتية المضبوطة التي تتبع المعنى لم تجعلها من أصل النظم ولا تجعلها شيئا بديعيا عندي عندي إشكالية في التفريق بين جسم الكلمة لا أستطيع أن أفرق في الواقع كما يفرق في الذهن السجع عندي هي الفاصلة القرآنية هي القافية الشعرية وإذا جعلت السجعة تابعة للمعنى فهي ليست محصنة هي أصل المعنى يعني مكرم مفرم هو أصل المعنى أنت لو أردت أن تأتي بما وقع في نفس مرء القيس تصحيح المعنى وإتنب صورة جيدة فتقول في النفر مكرم مفر مقبل مدبر معا جربوا الآن أن تنصروا هذا البيت الآن نريد أن نفور سرعاته أن نصور أنه يفعل هذا وهذا في وقت مع مراعاة الاختصار نقطة مهمة نفس بلاغة الاختصار سترى نفتك تقول مكرم مفرم مقبل مدبرم معه طح؟ لم يضطر إلى شيء منها لم يضطر إلى البديع ولهذا لم أعتبر هذا البيت فيه محس بديعي فوق ما ما في النظم وأكون أشرح ما يسمى البديع للجنس والطباق وأنا أشرح نفس النظم كما قلت في السجع أقوله هنا كذلك في ايقاض وهم رقود هذا اطناب ايقاض يناظرها رقود هذا التقابل الذي وقع هذا هذا الجمع بين المتقابلين هو جاء لتصحيح المعنى على مراد المتكلم وهم رقود تاكيد دخلت في ابوابي المعاني واضح طيب ناخذ شيئا اخر مثلا والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون طيب هو ذكر ذكر هذا لماذا التورية والسماء بنيناها بايد وإن لموسعون طيب هل يكون هذا من دلالة الحال على يعني يعني من باب مخالفة مقتضى الحال الى مقتضى او مخالفه مقتضى الله لمقتضى الحال يعني والسماء بنيناها بايد وإن لموسعون ألم نقل في مثل هذا انتقلنا عن المعنى الظاهر المتبادر الى المعنى الآخر لعدم اللياقة المعنى بالله سبحانه وتعالى هذه قرينة صارف هذا يدخل معنا في, في لا لا يدخل معنى في الانتقال من دلالة الظاهر إلى دلالة فرق من التورية والمجاز كبير الانتقال من, الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى الانتقال من مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحاج وهذا درستناه في المعاني طيب شيء آخر الجمع أن يجمع بين متعدد في حكم واحد أنا لا استطيع ان افهم هذا خارج اجاز الحفظ أن يجمع شوف قالوا الجمع وهو ان تجمع بين متعدد في حكم واحد كقوله تعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا فجمع بين متغيرين وهما المال والبنون في حكم واحد وهو كونهما زينه الدنيا يعني قال إجاز كان الاصل ان يقال ان ده نوع من الاجازه كان المال زينة الحياة الدنيا والبنون طيب ما الذي حدث هنا جمع بين متعدد في حكم واحد ألم نقل إن الواو فائدتها الجمع في حكم واحد بدل من تكرار العامل ولذلك فرقنا بينها وبين البدل عطس النسق والبدل بالحرف والبدل فائدته أنك أيضا لا تكرر للعامل حتى في بدل الغلط واضح؟ فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا أنا المال زينة الحياة الدنيا والبنون زينة الحياة الدنيا لا أرى هذا إلا صورة نحن تخلمنا إجازة الحالس لم نصور شكل المحذوفات كيف تكون يعني المفتوحة واسعة في العربي هذه من صورها فلماذا؟ وكأن الشعراء المتأخرين فرضوا صورا بلغوا فيها فدونت وهي في الحقيقة أجزاء موجودة في المعاني احتمال عندي الله أعلم لأن علم البلاغة لم يكمل أيضا لم يتم توقف فيه لا بد ان يغدى في النصوص ولا بد ان بد ان يقدم فيه ويؤخر لكن اشياء كثيره وقفت هكذا على حالها لكن واجبي كان لابد ان اشرح العلم كما هو كما هو بعد ذلك أنا اودي لكم ما أفكر فيه لتفكروا ايضا لاني لا اريد يعني لن أكون في راي محترما عقولكم لو انني اطلقت لكم هذا الكلام ثم احفظه زي ما هي كده لا ولذلك سالتكم في الأثناء وانا اعرف انك جاءت في رينيك هذه التساؤلات نرى هذا داخلا في النظم يعني كان سيعبر بصيغة أخرى لماذا عبر بهذه الصيغة طيب يقول محسن فوق وضوح الدلالة وصحة المعنى وكيف كان سيعبر صحيحا دون هذا المحسن هذا نفس هذا المحسن هو نفس المعنى هو نفس المعنى الذي صحح كنتم التأكيد التأكيد يمكنه الآن في نظري أن أنقله إلى باب التحسين الآن لانني لا اعرف فرقا بينه وبين وهم رقود بتحسبه ايقابا وحمرقود فهمت عندي مشكلة في اضطراب ادوس الان كما هو نعم اي البديع اول من كتب فيه ابن المعتز يا ترى من اول من كتب فيه ابن المعتز وكان شاعرا والبديع اصلا يدخل يعني ادخله في حافه التشبيه والاستعاره باب. آه باب كبير البديع بدأ بالحديث عن الأشياء الجميلة الأبواب الجميلة هذه المحسنات دخل في الاستعارة أدخلوها في البديع أيضا الاستعارة كان هناك يحدث تقليب أكثر من هذا في البلاغة تقليب أكثر طيب الحمد لله أنت من درس البلاغة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَجُعَ لِمُغُمُكِتَابَ وَحِكْمَ سَوَائٍ كَل مِم قَبَلُ لَ فِي ضَلَِ